بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخذنا يوم بجرمات الوه فاكرمنا بنور فه وافتح لنا بمعرفة العلم سهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن ثم أما بعد سوف نقوم الآن بشرح كتاب قطر الندى وبل الصدى الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري الذي توفي في ذي القاعدة من سنة سبعة مائة وواحد وستين من الهجرة ويقوم بشرح الكتاب الذي يقوم بشرح الكتاب محمد محي الدين عبد الحميد لو فتحنا كتاب نأتي بأول درس عندنا دي مكتوب عندك في على بجانب كده الصفحة صاد وشين صاد اللي هو كلام ابن هشام وشين اللي هو كلام اللي هو محيي الدين ابن عبد الايه الحميد النص بقى اللي هو الشرح ده الشرح هو مسميه سبيل الهدى يعني الشين اللي هو الشرح اللي هو عامله للكتاب اسمه سبيل الهدى ودلاجأ طبعا إلى الشرح لأن فيه طبعا طلاب الأزهر كانوا بيشتكوا من الأسلوب بتاع الكتب أو بيشتكوا أن الكتاب يبقى الخط بيبقى صغير مش عارفين بنيقرأ زي ما أنتم كده بتشتكوا طيب يعني يبدأ بقى طبعا الكتاب بيبدأ بيتكلم عن الايه؟ الكلمة الكلمة لو ابنه شام بيقولي الكلمة قول مفرد الكلمة قول مفرد يبدا بعد ما بعد ما عطنا التعريف بيبدا يعرفك بقى اول حاجه الكلمه تعرفها ايه وبعد كده القول وبعد كده يعني ايه كلمه مفرد طب يعني ايه كلمه الكلمه المقصود بيها في اللغه لما يجي بقى في الامتحان يقولك لك ايه عرف لي الكلمه يبقى تعرفيها في الاول في اللغه وبعد كده في الاصطلاح طب عندنا في اللغه هي الجمل المفيده طب ما الدليل على كده ما الدليل على ذلك قول الله تعالى كلا انها كلمة هو قائلها. طيب لما قال كلمة كان بيشير الى ايه? كان بيشير الى قوله تعالى ربي رجعون لعلي لعلي اعمل صالحا فيما ايه? فيما ترك. ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طبعا عندنا بس كل ده ده يعتبر ايه? ده كلمة. يعني كل بس الجملة? يبقى اذا الكلمة تطلق على ايه? مم. كلام. تطلق على كلام زي مسلا انما يقول ايه? يقولك الرئيسة وفيلقي كلمة. هل هو يلقي كلمة? مقصود بها ايه? كلام. يبقى ده التعريف ده في الايه? في اللغة. يبقى تعريف في اللغة معناه الكلمة هي? الجمل مفيدة. ما الدليل على ذلك? هترعي الى قاله يا تعالى. هم? اه. مش. الكلمة هنا عايدة على مين? على كلام قبلها? ايه هو كلام الاب لها? <تصفيق> عشان في الحته دي بندخل بقى تعريف الكلمه في الاصطلاح تعريف الكلمه في الاصطلاح وفي الاصطلاح القول المفرد يبقى الكلمه في الاصطلاح معناه ايه القول المفرد طيب ناخد بقى كلمة القول القول يعني ايه كل لفظ له معنى أي حاجه بتخرج من من الفم يعتبر لفظ فلفظه الحوت لما خرج لما خرج سيدنا يونس من فم من فم الحوت ايه قالوا ايه لفظه الحوت يعني لفظه خرج من ايه من فم اي حاجه تخرج من الفم اسمه لفظ طيب الفرق بين اللفظ والقول ايه ان القول له معنى القول له ايه معنى هو الرجل فراس فهمنا الحته دي هل القول مثل اللفظ لا اللفظ عباره عن ايه عباره عن صوت انا بطلعه الصوت ده أنا بيخرج الصوت له ايه بيشتمل على بعض الحروف ممكن يبقى ليه معنى ممكن ما يكونش ليه مم. معنى فهو اعطيكي بقى ايه مثال على ذلك لما اقول زايد ليه معنى ليه معنى مم. يبقى ده قول لما اقول دايز لما اجه شقل بالكلمة اقول دايز ليه معنى مم. يبقى اقول عليك لفظ ماشي فهمنا الحته دي يا باحدة بتقول لي ما الفرق بين القول واللفظ؟ القول اللي اللفظ القول هو اللفظ. أدل على معنى. أدل على معنى. طابو لفظ. أبغى ر عن صوت. على بعض بس ما لهوش معنى. يعني بطلع حروف برضك وبطلع صوت. بس ما مش بقول دايزه هو دايز دايز صوت هو طلع وفي حروف بس ما يدينيش معنى. ده الفرق بين القول وال واللفظ. طيب قولك وقد تبين أن كل قول لفظ صح. ولا ينعكس القول يعني كل قول لفظ بس وليس كل لفظ ايه قول, قول. يعني القول هنا مرتبط بالايه بالمعنى طيب ناخده بقى اللي هو الشق التاني من التعريف اللي هو الاصطلاحي كلمة المفرد هو قال ايه قوله مفرد يعني ايه مفرد هو ما لا يدل جزقه على جزء معنى يعني انا عندي كلمة زيت لو اخدت ازاي هل بتديني معنى هل ما بالهل بتدل على جزء حتى من معنى زيد لا انما لما اقول غلام غلام زيد الاقي كلمه غلام بتدل على على معنى مرتبط بزيد زيد نفسه معنى يبقى هنا بقول على ايه غلام زيد ده اقول عليه مركب القول بتاع غلام زيد ده بقول عليه مركب ليه لان لو انا اخذت جزء من المركب ده هيديني معنى هيديني ايه معنى طيب احنا هنخلص الجزية دي وحندي اسئلة عليها يعني كل صفحة نخلصها هندي اسئلة فهمنا الجزية دي؟ يبقى ايه الفرق بين اللي نحطها سويلا اللي هو الفرق بين المفرد والمركب الفرق بين المفرد ومركد؟ بين المفرد لو اخدت منه جزء لا يدل على معنى معنى في, في الشيء نفسه يعني لو انا اخدت الزي مش هتدل على زيت او حاجة مرتبطة بزيت انما لو قلت بقى بالنسبه للمركب هو ما دل جزءه على جزء معنى يعني بيدل على معنى يعني اقول غلام زيد اخذت غلام لوحده وزيد لوحده دي بتديني معنى ودي ايه معنى خلاص يبقى المفرد جزء منه لا يدل على ايه معنى مرتبط بالايه بالشيء اللي انا بتكلم عنه اما المركب الجزء منه يدل على ايه شيء مرتبط بيه يعني كلمه غلام مرتبطه بايه زيد فهمنا دي طيب فان قلت فلما اشترطت في الكلمة الوضع فلما لم تشترط في الكلمه الوضع يعني هنا لما جاك تعرف الكلمه قال ايه قول مفرد وخلاص لو احنا بقى بصينا لبعض تعريفات اخرى للعلماء عن الكلمه قالوا ايه قالوا الكلمه لفظ وضع لمعنى مفرد طيب ليه هو ما قالش وضع هو بقى بيعمل الفرق انت واحده تقولي ليه نبص للدول ده ها هنا لك الكلمة قول مفرد وهنا الكلمة لفظ احنا لسه قيلين دلوقتي ايه الفرق بين القول واللفظ لفظ بيدل على معنى, على معنى. انما اللفظ ممكن يدل, يدل آه يعني ممكن يكون مستعمل وممكن يكون غير مستعمل م. يعني كلمة وضع وضع يعني استعملة اهم حاجة المعنى ده يعني وضع يعني استعمله لمعنى لو انا شلت كلمة لفظ وضع يعني معنى هبص الاقي ممكن احط مكانها كلمه ايه؟ ولفظ ولا لفظ وضع المعنى؟ لفظ وضع المعنى اشيلها بتساوي ايه؟ قول برافو عليكم نسالكم يبقى لفظ وضع المعنى هي هي ايه؟ كلمه القول ويقولك ويقولك انا لم اف يعني هو لم يشترط في تعريف الكلمه كلمه الوضع لانه لم يستخدم لفظ وانما استخدم ايه؟ قول والقول معناها ايه؟ لفظ وضع المعنى والمعنى مستخدم طيب مقصود بالمستخدم يعني العرب استخدمته اثناء التحدث طيب بيقول بقى ايه اللي هو اللي هو الشارح بيقول قلت إن قلت انما احتاجوا الى ذلك لاخذهم اللفظ جنسا للكلمه لو قالوا اللفظ دي جنسا للايه للكلمه يعني ايه كلمه جنس للكلمه الجنس كل صنف تحته انواع كل صنف تحته ايه انواع واللفظ ينقسم الى موضوع ومهمل احنا قلنا موضوع يعني ايه موضوع ما معنى كلمة مستعمل ومهمل يعني لا يستعمل هم عشان يستخدموا كلمة اللفظ فحتاجوا ان هم يدعوا كلمة ايه الوضع خلاص طيب نكمل بقى كده بيقولك ولما أخذت القول جنساً للكلمة وهو خاص بالموضوع يعني بالمستعمل أغناني ذلك عن اشترات الوضع فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول يعني هنا بيقوله إيه؟ يعني هو بص الكاتب الكاتب أوش اللي هو المدرس بيشرح فبيسأل نفسه وبيرد على نفسه فإن قلت يعني محد يسألوا بيساوي لو أنت سألتي وقلتي طب أنت حضرتك ليه ما استخدمتش اللفظ وعادلت إلى كلمة القول هقولك لأن اللفظ جنس بعيد اللفظ دي عبارة عن كلمات عبارة عن إحنا قلنا أصوات أصوات بتخرج من الفم ممكن تقبلها معنى ممكن تكون إيه ليس لها معنى فعشان كده بعد عن هذا الأمر لأن هو بيقول إيه لأن اللفظ جنس بعيد على لإيه لإطلاقه على المهمل والإيه؟ والمستعمل طيب والقول الجنس لاختصاصه بالإيه؟ بالمستعمل خلاص؟ طيب نسأل أن ناخد أسئلة على الجزئيه دي قبل ما ندخل على إيه الأقسام بتاعت الكلمة السؤال الأول عرفي الكلمة في اللغة والإصطلاح السؤال السؤال الثاني ما المراد بالقول واللفظ والمفرد ما المراد ممكن نكتب ايه ممكن ان اخلي سؤال ما المراد بالقاتل ونفتح كوس ونكتب القول واللفظ والمفرد السؤال الثالث الكلمة في اللغة والإصطلاح طيب السؤال الثالث ما الفرق ما الفرق بين المفرد والمركب السؤال الرابع لماذا لم يشترط الكاتب الكاتب كلمة الوضع فاهمين الجزئيه دي طيب السؤال الخامس ما معنى كلمه جنس طيب لماذا السؤال السادس لماذا استعمل الكاتب القول بدل اللف. بيستعمل الكاتب القولة بدل للايه اللفظ. بس كده احنا خلصنا الجزئية دي. هندخل بقى لجزئية جديده. حد عايز اي حاجة في الجزئية السابقة. جزئية السابقة. طيب. اللي مش فاهم حاجة يقول لها عيدهلكم كذا مرة. ماشي? نيجي بعد كده اللي هو بيكلم بقى عن اقسام الكلمة. ما هي اقسام الكلمة? بيليك أقسمي كلمة إيه؟ ثلاث لا اسم اسم وفعل وحرف برضك هنشرح وبعد كده حديكم أسئلة طيب يبقى عندنا ابن هشام بيقولك ايه الكلمات اسم وفعل وحرف الشارح بقى مين اللي يشرح عندنا؟ محي, محي الدين الشارح بتاعه اسمه إيه؟ سبيل الهدى سبيل الهدف والكتاب اسمه ايه اللي هو بيشرحه قطر الندى. وابلل ايه وابلل الصدى طيب بيقول ايه لماذا ذكرت حد الكلمة لأ بيلك لما ذكرت حد الكلمة يعني التعريب بتاع الكلمة بيانتوا انها ايه جنس تحته سلاسة انواع يعني جنس جنس يعني صنف تحته ايه يبقى كل صنف يعني دارك تحته انواع تبني ساميه جنس جنس طيب نأخذه انواع سلاسة وبيقولك ان حصرت السلاسة فيش غير الاثلاثة ثلاثة انواع لماذا لانه من خلال البحث في كلام العرب لم يجد ان الكلمة يعني الكلمة فيش غير اسم وفعل وحرف لا يوجد انواع اخرى للكلمة من خلال الاستقراء يعني بيقولك ايه والدليل على انحصار انواعها في هذه الثلاثة الاستقراء يعني من المقصود بالاستقراء البحث في كلام العرب خلال الاستقراء عرف ان لا توجد انواع للكلمة غيرها ايه غيرها اولى الايه الثلاث الاسم والفعل والايه والحرف طيب ناخد بقى الاسم هو كل ما دل بقى على زاد او او صفه لأن هنا هو هنا مش معرف مش معرف الاسم احنا عندنا الاسم, الإسم يعني اسم كل يعني ممكن يدل الاسم على ذات وممكن يدل على معنى وممكن يدل على صفه يدل على ذات زي كلمه رجل يدل على معنى زي رحمه يدل على صفه زي كريم هو طبعا ما يعني الإسم. لم يعرف الاسم إنما دخل على طول على علامات الاسم خلاص عليه الإسم. الإسم طبعا هو أعرف الاسم زي زي أفرق كيف أفرق بين الاسم والفعل والحرف يعني زي لما تقع عيني على كلمة أعرف أن هي اسم بتقبل الألف واللام أو التنوين وحروف الخفض وحروف الخفض طبعا هو مش كاتب حروف الخفض هو أنكتفى بسلاس إنما إحنا عندنا العلامات خمسة وفيه بيحط أكتر كل بقى كاتب على حسب إيه ما بيكتب طبعا اللي هو اللي احنا نعرفه في المدارس ان هو خمس خمس علامات بتدخل على الاسم اللي هي ايه حرف النداء لان النداء لا يدخل على الفعل وايه كمان وال تنوين والتنوين ال مربوطه وحروف الايه وحروف الخاله هنقول بقى ثاني الف واللام والتنوين والجر وعندنا الجر بينقسم كم قسم قسمين الجر بالايه بحرف الجر او جر الاضافه يبقى لما أقولك العلامة، تقول العلامة، تقولي علامة الجر، ما تقوليش دخول حروف الجر، أقولي علامة الجر، ممكن الجر يكون بحروف الجر أو إيه بالاضافة، وبعدين النداء وعندنا التحدث عنه أو الاسماء، تحدث عنه أو الإيه الاسماء، هنأخذ كده، هنوضح بقى كل اللي احنا قلناه دلوقتي هو دلوقتي بالنسبة للكاتب اكتفى بسلسلة إيه علامات للاسم إنه هو إيه يكون معرف بألف زي كلمة إيه مثل كلمة الرجل. ان يكون به تنوين زي كلمه إيه رجلين رجلن او التحدث عنه يعني بتكلم عنه أسند اليه حدث او كقوله ضرب تو فعندنا تو اللي هي تاء الفاعل تاء الفاعل دي اسم طب تاء الفاعل دي ممكن تقبل الالف واللام هي اسم تقبل الالف واللام لا تقبل التنوين لا ولذلك بيقال ويقول العلماء ان اصلح علامه العلامات الاسم اللي هو الاسناد اللي هو التحدث عنه التحدث عنه لان انت عندك الضمائر ايه الضمائر اسماء طب عرفنا ايه العلامه بقى بتاعت الاسميه بتاعتها التحدث ايه عنه مش هتنفع الالف ولا التنويم يبقى انفع العلامات هو بيقولك كده انفعوا العلاماتي علامه الحديث عنه حديث عن الاسم اتكلم عن الاسم يعني انا اسندت بالنسبه لتاء الفاعل اسند اتكلمت عنها ان هي بتضرب الضرب ايه اسندته الى ايه الى تاء الفاعل يعني انت اللي بت... انا اللي بضرب ضربته طيب نعرب نعرب ناخدوا كلمه اعراب ناخد اعراب كلمه ضربته ناخد الاعراب بتاعها ضربة لا دربته. فعل مبني فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل تمام طيب كلمة بقى التاء الفاعل بقى ضمير متصل مبني على في محل رفع فاعل فين محل الفاء التاء دي اسم ولا فعل التاء لا التاء اسم لانها ضمير يبقى الضمائر كلها عندنا ايه اسماء طيب عرفتك. ما علامه اسميتها لما يقولك ما علامة اسميتها إيه بتاعت الاسميه يعني دلوقتي احنا قلنا الاسم. أول ما تقع ان هو اسم. هنا بقى ينفع أنا بجيب وعمل لها الاختبارات هو هنا اختبارات أدخل, علي أدخل عليها أو إيه أضع مم. في آخرها التنوين يعني بص في الأول وعملك علامة في الآخر خدي بالك عشان هو كل كلمه بيقولها في الكتاب يبقى ليه بيبقى ليه لي هدف عامل لك علامه في الاول وعلامه في الايه في الآخر. وعلامه اللي هي الايه تعتبر علامه معنويه يعني اللي هو الحديث عنها الحديث انا بتكلم عنها اسند اليها صفه اسند اليها حدث فعل خد بالك طيب لما اقول انا انا كبير انا كبير انا هنا اسم ولا فعل ولا حرف اسم, اسم طيب ما علامة الاسم ايه تحدث عن جبت له خبر مش جبت له خبر يخبر عنه بيتحدث بتكلم عنه انا ايه كبير فهمنا الحديث عنه حديث عنه معناها الاسناد بوسند اليه حدث قصند اليه ايه حدث حاجة عمل عملية عملها او حاجة بيتصف بيها ولما بيقولك ولما بيانتو طبعا هنا هنا بعد ما, ما كلام هنا على العلامات بيبدأ بقى إيه بقى. يشرح بقى مهديم تبدأ يشرح بابلك لما بينته من حصرت فيه أنواع الكلمة الثالثة شارعته وبدأت في بيان ما يتميز به كل واحد منهما عن قصيمه يعني عن الاثنين الثانيين لتتم فائدة ما ذكرته فذكرت للاسم ثلاثة إيه علامات علامات في أوله مثلا من أوله أو في أوله اللي هي الألف واللام يعني بص هو أم يعني يحط الحاجة بيبقى ليه هدف لك علامة في أول الكلمة اللي هي الألف واللام كال كالفرس والغلام وعلامة في إيه؟ ووضع علامة إيه في آخره وهي الإيه؟ التنوين خلاص طب تع... هنا طبعا بعرفك التنوين أنت عارفين بقى التنوين ما هي ما, ما تعرف التنوين عبارة عن إيه؟ أحد نقول زائدة عن أصل الكلمة زائدة عن أصل الإيه الكلمة. يبقى نون زائدة ساكنة تلحق آخري لفظا تلحق آخري يعني آخر الكلمة لفظا لا إيه لا طبعا والغير توكيد عندنا في نون اسماء نون التوكيد هنا بقولك لغير توكيد يعني النون دي لا تستخدم نحو زيد ورجل وصاح وحينا اذن ومسلمات طبعا بردك هنا لما قال لك زيد ورجل وصاح وحين اذن ومسلمات مش قايلها كده لا هنا جايبها عشان يوضح لك أنواع التنوين أنواع التنوين اللي هي طبعا اللي هي مرتبطه بالقران الكريم لان أنواع التنوين في الشعر كثيرة بالنسبة للشعر وكلمة العرب كثيرة هو أخذلك إيه التنوين المرتبط في القرآن اللي موجود عندي في القرآن عندي تنوين تمكين أنواع بقى إيه التنوين تنوين يعني إيه تنوين تمكين يعني متمكن من الإسمية متمكن من الإسمية زي قوليه إيه؟ زي دين وعندنا برضك رجل ده برضاك متمكن من الإيه؟ الإسمين النوع الثاني من التنوين اللي هو إيه؟ تنوين التنكير اللي هو جابها في المثال اللي هو إيه؟ صاهن لما أقول صاهن يعني اسكت عن كلام معين يعني أحدها بتبزأ أختها في الإسلام قبل لها صه قعدت بقى تتكلم بقى وتدخل بقى, بقى في كلام آخر بقى صح يبقى لما لما كلمت في كلام ضايقني معين رح تقول لها صه ده اسم فعل مبني على السكون صه اسم, اسم فعل مبني على السكون بمعنى اسكت بمعنى والفاعل ضمير وانا كلمة اكتبيها اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ أسكت بمعنى أسكت والفاعل ضمير مستتر وجوبا طيب أنا عارفيني الفعل الأمر فاعله, فاعله يكون مستتر وجوبا يعني لا يذكر في الماء أقولك أكتب أكتوب. اللي هو اللي هو اللي غير مستصل الضمارة هو الأكتب طيب قلنا إيه؟ مبني على إيه؟ على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بس نيجي بقى لكلمة ايه يبقى قولنا صه يعني اسكت عن كلام معين ما قول صه عن كل الكلام ولذلك بدون هذا التنوين تنوين, تنوين تنكير لان النكرة بتفيد ايه النكرة بتفيد الاموما الشمون طيب النوع بقول لك بقى ايه حين ائذن التنوين بتاحها بقى تنوين حين ائذن تنوين عوض تنوين ايه مم. عوض عوض عن ايه عن جمله طبعا عندنا تنوين العوض في القران رقم اه تنوين ايه عوض هو عندك التنوين اربع اقسام تنوين تمكين يعني متمكن من الاسميه يعني مش شبه الفعل ليس له شبه بالفعل وعندنا تنوين تنكير وعندنا تنوين عوض وعندنا تنوين مقابله هو دلوقتي جايب لك تنوين العوض وانتم حين إذن تنظرون وانتم حين اذا هنا اذن هنا حين إيه؟ حين خروج الروح يعني جمله يعني في جمله هنا ايه محذوفه متشاله ومعوض عنها بالتنوين بالتنوين اللي في ايه في اذن التنوين اللي في إيه؟ في إذن. وأنتم حين اذن تنظرون بردك عندنا تنوين بردك العوده يوم اذن يوم اذن يفرحوا, يفرحوا المؤمنون يوم ايه يوم تغلب الروم الفرس يبقى تغلب الروم الفرس دي جمله شالك جملة وحتى مكانها ايه تنوين طيب ناخده يبقى إيدينا حين إذن ويوم اذن يبقى كلمة إذن لما يكون فيها تنوين يبقى التنوين ده على طول عرف كده إننا اسمه تنوين عوض عوض عن إيه؟ جملة موجود كتير جدا في القران طيب ناخده بقى كلمة مسلمات ده تنوين مقابله التنوين ده بيقابل النون اللي موجودة في الجامعة المذكر كلمه هو كلمة إيه؟ مسلمون مسلمون ماشي جمع المؤنس بس في صوره التحريم موجوده لو ايه بس كلمه ابكارو كلمه ابكارو مين يقولي التنوين ده نوعه ايه التنوين في القران كله معظم التنوين تكتبي كده تنوين تمكين يعني كل الكلمات المنونة متمكنة من الإسمية يعني من هالشوبها بالايه؟ بالفعل من هالشوبها بالإيه بالفعل يبقى معظم القرآن اللي إيه؟ يبقى أنا ححفظ على ماذا حفظ بقى قاعدة زي حفظ القليل القليل عندي اللي لو تنوين العوض ونقد بنا إن هو في العوض هنا طبعًا ما ما كل أنواع التنوين العوض اللي في الكرآن أنت عديك تنوين العوض ممكن تكون عوض عن كلمة تلك فضلنا بعضهم على بعض على بعضهم. بدل بقولك على بعضهم قال على ايه? بعض ده تنوين ايه? عوض عن اسم يبقى انا عندي التنوين عوض ايه? عن اسم او جملة او حرف. طب ايه هو الحرف? ده كلمة جوارين. ذا غواشين. ناخده بالنا? ناخده كلمة غواشين عشان دي موجودة بالتنوين بتاعها موجودة في العر العرقواشين. ايه هنقول تاني التنويع التنوين يبقى عندنا انواع التنوين تمكين وتنكير وعوض وايه ومقابله هناخدوا العوض بينقسم الى كم قسم ثلاث ناخدوا عوض عن حرف زي كلمه ايه غواشن طبعا بقى انا عايزاكم الحاجات اللي احنا بنكتبها دي تكتبوها كويسة كده في ايه وتعملوا مذكره عشان الناس يعني الاخريات يعني يستفدنا منها التنوين اللي عندنا تنوين العوض عوض بينقسم إلى عوض عن حرف زي كلمة غواشي ايه الحرف المحذوف لا الياء هي أساساً إيه؟ الغواشي هي أساساً كلمة إيه؟ الغواشي لما جينا شلنا الألف واللام حطينا تنوين طيب ينفع تنوين وفي حرف ساكن التنوين ده عباره عن نون إيه؟ ساكنة وعندك المد المد بالياء حرف ساكن مم. لمنع التقاء ساكنين بنحذف حرف العله لمنع التقاء ساكنين بنحذف حرف الايه العله اسمها ايه هي اساسا ايه غواش انا دلوقتي هحذف الايه الالف واللام غواشي غوايه بصي هنعملها هنعملها كده دلوقتي عايزه احط التنوين تنوين عبارة عن نون ايه سكنة. لمنع التقاء ساكنين بحذف ايه الياء وعود عنها بالايه؟ بتنوين الكسر خلاص؟ بيرجعلي بترجع الياء دي ما في حالة الايه؟ غواش لا في النزمة مثلا لو اخدنا من الشخص غواش ناخد مثلا قادم كودن، بترجع لي الياء في حالة النصب بس قاديا ممكن نقول غواشيا غواشيا هتنوون بالنظم بس هرجع الياء تاني او هترجع بقى الياء تاني ليه بقى لان ليه حاجه ما مفتوحه اه بس مفيش بقى ساكنين يبقى في حاله النصب مش هيبقى فيه بقى ايه التقاء ساكنين فبحط بقى بحط الايه بحط التنوين بتاعه وبحط الياء يبقى عندك هيبقى تنوين اللي هو اللي عوض عن حرف بيبقى في حاله الرفع حاله الايه الرفع والجر لان في حاله النصب بايه لا يحذف حرف العين خلاص ناخد بقى ايه النوع التاني من اللي هو التنوين النوع اللي هو نسبة التنوين العوض اللي هو ايه احنا قلنا تنوين العوض بينقسم الى ثلاثة أخدام عوض عن حرف او عوض عن ايه عن اسم عن اسم اه كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعضهم على ايه بعض هو هنا بعض دي بتسوي ايه بعضهم سوي ايه كلمة بعضهم هذا اللي هو الضمير وعوض عنه بالايه بالتنوين يبقى التنوين ده بقول عليه تنوين إيه عوض عن إيه عن الاسم اما تكتبه ازاي هنا كلمه غواش يبقى انا كده غواش او دين ماضن متكتبي كلمة ماضن انت تيجي تقولي فعلا ماضن تعملي الدال دي تحتها خطي ماضي خطأ خطأ خطأ لغة. اخر النوع اللي هو بقى ايه تنوين عوض عن جمله اللي هو موجود مع اذن موجود مع ايه اذن خلاص تيجي مع يوم اذن مثلا يوم اذن وعندنا حين اذن عندنا طبعا حين اذن لم تذكر في القران غير ايه ذكرت في القران ايه مره واحده يوم إذن زكرت كم مرة 69 وستين دي زكرت مرة واحدة. أوديم بنا أي تنوين موجود فيهم؟ بقول عليه تنوين عوض عن إيه جملة؟ يوم تقوم القيامة يوم كذا يوم تغلب الروم الفرس وهكذا. عوض عن عن جملة؟ جملة طبعا من خلال بقى استيقال الآية بتفهميها بتعرف ان هنا في جملة ما ايه عوضت عوض عنها ايه اللي اه مثل قوله يوم اذن يفرح من يكتبه بقى كده عشان ايه عشان اللي يقرأ يستفيد شفت الحتة الزغنرة دي اه اه اه كل كلمة بيكتبها بيبقى لها ايه بيبقى لها هدف من كتابته عندنا بقى العلامه المعنويه بقى اني يقول لك اذكري علامتين لفظيتين للاسم اذكري علامتين لفظيتين للاسم هترحي الى له ايه ايه العلامه اللفظيه العلامه اللفظيه اللي انا بنطقها وبشوفها بعيني اللي هي الالف واللام ولا ايه طب والعلامه اللي هي المعنويه اللي إن انا بتحدث عنه بتكلم ايه عنه يعني اول اسم بيقاش في اي علامة بس بيبقى جاي جنبه فعل جاي خبر جاي صفة فهمنا كده اذا كنت بقوية <تصفيق> طيب يبقى قولنا ايه يبقى انا عندي العلامة المعنوية عندي اللي هي الحديث عنه كقوله قام ايه زايدن انا عندي زيد اسم ما اسميته التنوين التنوين وايه كمان وممكن ايه, إيه كمان هنا طبعا مش ممكن احطي عليها الالف ولا وقال الزيد ممكن يقبل الالف والام طيب وايه كمان عنه. التحدث عن قلنا زيد بيعمل ايه قام فاهمنا يعني اتحدثت عنه بديك خبر عنه بقى دفتن عليه لك عمل كذا وعمل كذا طيب فزيدون اسمه لانك حدثت ايه عنه ايه الحدثت عنه بايه بالقيام وهذه العلامات أنفعو العلامات بما أنفع العلامات المسكورة للاسم الحديث عنه وبها استدلوا على اسميت التاء في إيه في ضربته ألا ترى أنها لا تقبل ال ولا يلحقها ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي إيه تذكر للاسم سوى إيه الحديث إيه عنه بيبدأ بقى كده إحنا إيه خلصنا الجزئية دي هنحط عليها الأسئلة ما اقسام الكلمه ما اقسام الكلمه ما اقسام الكلمه السؤال الثاني ما علامات الاسم ما علامات الاسم مع توضيح العلامات العلامه اللفظيه والعلامه المعنويه ما السؤال التالي ما انفع العلامات المذكوره المذكورات الم... ما انفع العلامات المذكورات للاسم ما انفع العلامات المذكورات للاسم ما انواع التنوين السؤال التالي ما انواع التنوين ناخده بقى موضوع تاني يدخل بقى في نقصة اخرى بيقولك ان الاسم معرب ومبني الاسم عندي ايه معرب, معرب ومبني ويبدا يعرفنا ما معنى المعرب وما معنى الايه المبني بيقول طبعا صاد ما المقصود بصاد بشي. كلام ابن هشام بيقولك ايه وهو ضربان، وهو هنا عيد على مين على الاسم ضربان يعني نوعان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كقوله زيد كزيد مبني ومبني بقى ناخده ايه ومبني يبقى بقى لك معرب المعرب كايه كزيد يبقى عندي المعرب ايه كزيد وعندك المبني وهو بخلافه يعني عكس ايه عكس التعريف بتاع المعرض يعني ايه بخلافه يعني لا يتغير آخره يبقى هعمل كده لا يتغير آخره بسبب العوامل مهما مهما دخلت عليه من عوامل يبقى هو المبني عكس الايه المعرض بيبقى ثابت على شكل معين حطيت قبليه حرف جر حطيت قبليه مثلا فعل مش عارف ايه بيبقى ليه شكل واحد جبته في اول الكلام مبتدأ جبته ومش عارفه مضاف اليه جبته كده بيبقى ايه ثابت على شكل واحد متغير الاخر اه لا هيتغير الاخر طب اعطيكم مثال على ذلك بقوله هؤلاء ناخذ ده اعرب هؤلاء كده ناخذ اعراب يا ريت النماذج العربيه التي ناخذها نقوم بحفظها اول باول لو عملته كده هتبقوا يعني ان شاء الله عقبال ما نخلص الكتاب هتبص تلاقي نفسك بيتي متمكنه من الاعراب واهم حاجه عندنا نحن نستخدم هذا الاعراب في القران وانت وانتي لما تتدرب ان شاء الله على الاعراب هتبص تلاقي نفسك وانت بتقرأ القرآن في حاجات تلفت نظرك طيب ناخد اعراب هاقلقي ها هاقلقي عبارة عن ها وكمة اولاد هناخد بقى الها حرف تنبيه مبني مبني على السكون طب واحده تقولي فين السكون ده لا لا الالف الالف يعني احنا عارفين عارفين ان الحروف المد كلها ساكنه والسكون ده بنقول عليه السكون ميت يعني مش منطوق يعني مش زي مثلا ما أقول الحرف الصحيح عب عبد قاد بيبقى واضح وبيبقى واضح في الكلام خلاص اولى اسم اشاره مبني على الكسري بعد كده بقى اقول في محل ايه على حسب بقى ما بيجي هو اساسا مش محدود في جملة احنا هنا بس هو هنا كتبه في التعريف بس معي هو كتبه كهؤلاء هنكتب هو قول ايه كهؤلاء يعني هو سبقه بايه بحرف جر هنا هنكتبها بقى ايه في محل جر بك بك في محل جر بالايه بالكافل ماشي؟ طب ناخده العرب الكعف بالمرة بقى حتى بقيتم إشارة مبنيها وصف في ايه؟ في محل جر ان ده اسم مغرب بالايه؟ بالكعف ان هو بيقولك ايه؟ المبني عاطيكي مثال للمبني ايه؟ كهؤلاء اي حاجة اقوليه بقى عليها اؤلاء ما ممكن تجي لك بقى مبتدأ هؤلاء طلاب طيب هانا اقول عليها ايه؟ برضا كعربة نفس العرب ده اقول الهاء حرف ايه للتنبيه مبني على ايه السكون نكتب كده لا محل له من الاعراب كل الحروف اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب اوكي لا بالنسبه للهاء الهاء الاول احنا نقول ان اي حرف مبني على الايه السكون اكتبي لا محل له من الاعراب يبقى لما تيجي تعربي اي حرف تقولي علامه بناء وتقولي لا محل له من الاعراب خلاص اولى اسم اشاره مبني على الايه على الكسري في محل جر ماشي عشان هو ايه ايه يعني قال كهؤلاء يعني قابلها ايه كاف, كاف اللي هي حرف الجر طب الكاف اللي هي حرف الجر نعرفها ازاي الكاف حرف مجي حرف حرف مبني مبني مبني الفتح كاف بصي تعرفي زي علامات البناء من نطق وتحاولي بقى بعد كده تثبتها وتحفظيها يعني خلاص عرفت ان الكاف مبني على الفتحة سبيتها بقى. ماشي؟ خلاص كده. مبني. تبني ترى ما قلت حرف يبقى كمل أقول إيه. نرجع للامر. بس تحفزوا كده بقى. عطينا أمثلة بقى طبعا أمثلة برضه دقيقة جدا للمبني على الكسر هاي اللي احنا أخذ أخذ مثال هؤلاء هؤلاء دي ما فيهاش مشاكل. نيجي بعد كده وحزامي وأمسي في لغة الحجازيين تابعنا عارفين ان القرآن نزل بلغة العرب معظمها بلغة إيه؟ الحجازيين أهل الحجاز وعندنا ايه احد عشرة احد عشرة مبنية بس دي مبنيه على الفتح واعطيكي مثال للمبنى على الضم قبلوا وبعد واخواتها في لزوم الضم تمام اذا حذف يقولك بيلزم الضم امتى اذا حذف المضاف اليه ونوى معناه اعطى بقى مثال اخر للايه على السكون كمن وكم من وكم وهو اصل الايه البناء يبقى الأصل في البناء المبني على السكون ده كلام الكاتب يبدأ بقى يشرح كل كلمة من دول كل كلمة من دول موضوع يقول لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني قدمت المعرب لماذا قدم الكاتب المعرب لأنه الأصل لأنه لأصل وأخرت المبني لأنه الفرع يعني دي بقى فيها سؤال ليه قدم, ليه قدم الإيه المعرب على المبني لأن المعرب الأصل والمبني لأصل الفرع طيب وذكرت أن المعرب حيبدأ بقى يعرف لك المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل ما عليه من الإيه العوامل وأعطى مثال لذلك كزيد هو قال كزيد يجي بقى الشارح بقى يقول لك إيه يحط لك بقى العوامل ويشوف لك هل زيد هيتغير آخرها ولا لا أعطاك بقى امثله جاءني زيد جاءني زيد زيد هنا تتع... ما اعراب كلمة زيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه أضمن طيب رأيت زيدا مفعول به مفعول به منصوب وعلمت نصبي الفتح مررت بزيدين متى ما مجرور ب بالباء وعلمت جريل ايه الكسر طيب ابلغي الا ترى ان اخر زيد آخر اخر زيدين ايه تغير بالضم والفتح والكسر بسبب ايه بسبب ما دخل عليه من الايه العوامل ايه العوامل جاءني ورايت والايه والباء فلو كان التغيير في غير الآخر لم يكن يعرف يبدأ بقى يقولك إيه خلاص وقعطانا التعريف إن هو ما يتغير آخره على حسب العوامل اللي الدخل إيه عليه يبقى أنا عندي هنا حاجتين لازم يتحققوا في الكلمة عشان أقول عليها معربة خلي بالك إن هو بيتغير آخرها كلمة آخرها يعني قبل آخرها لا خدي بالك وإيه كمان بسبب العوامل اللي دخل علي يبقى بتدخل عليها عوامل هي بتكون سبب في تغيير الآخر هيبدأ بقى يكلمنا في الشرطين دول هيكلمنا في, إيه؟ في الشرطين دول نكتب السؤال ده عشان مش كافية عندي ما شرط ما, ما شرطي ان يكون الاسم معرف هناك شرطين شرطين ايه هما الشرطين يتغير اخره رقم واحد اتنين تكون بسبب العوامل التي تدخل إيه علي طيب بيبدأ بقى يوضح النقطة دي اللي أنا بقولها أنا أنا بتكلم فيها دلوقتي فبيقولك لو تغير على حسب أنا يتغير آخره وليس قبل آخره اتنين دي أول حاجة اتنين التغيير يكون بسبب العوامل التي دخلت عليه. مش هو بيتغير من نفسه أنا ممكن أغير كلمة من نفسها لنأخذ كلمة أجمعها دمع تكسير مثلا أو الرجل أقول رجال اتغيرت ولا لأ اتغير بس اتغيرت من إيه مش بسبب عوامل يعني إيه بسبب أحوال في الصار طيب يقولك فلو كان التغيير في غير الآخر لم يكن إعرابا كقولك في فلس إذا صغرته قلت إيه فليس وإذا كسرته يعني كسرته جعلتوه جمع تكسير كسرته يعني ايه أفلس وفلوس وكذا لو كان التغيير في الاخر ولكنه بيقولك حتى لو كان التغيير في الاخر حتى لو كان التغيير ايه في الاخر في اخر الكلمه يحدث تغييره بس ما فيش عوامل مش بسبب العوامل ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد ناخد بالنا من حيث مبني على ايه على دمك. الضم طيب فانه يجوز ان تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيسي بالكسر يعني انا في من كلام العرب ورد من كلام العرب ان هم ممكن يعملوها مبني على الضم ممكن يبن... ممكن على طيب طب التغيير بقى ده التغيير ده هنقول عليه اعراب لا ليه؟ لأن حدث التغيير بدون ايه؟ عوامل دخل عليه. هي لغة. دي لغه. يبقى كلمة حيس هنا ليست إعراب. يعني برغم يبلق برغم إن هو حيس كانت بالضم ومرة أخرى كانت بالفتح ومرة أخرى كانت بالايه؟ بالكسري إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب الايه؟ العوامل. ألا ترى أن العامل واحد اللي هو كلمة جلسة؟ مش العامل واحد هو؟ جلسة. جلس حيث جلس حيث جلس حيثي والعامل عندي واحد اللي هو جلس يبقى ايه التغيير حدث بدون الشرط اللي هو التاني اللي هو دخول العوامل يبقى ده حول عليه ايه ده مبني وليس معرف برضا بيليك ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني المبني وانه ايه هنا بقى طبعا عرفلك المبني ذكرت المبنية وأنه الذي يلزم, يلزم طريقة واحدة. يبقى بيلزم طريقة إيه واحدة؟ يعني شكل الكلمة بيكون ثابت على كلمة على شكل واحد. لو هو آخر ضم يبقى ثابت على الضم. كسر يبقى ثابت على إيه كسر. ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من عوامل. مهما دخل عليه من عوامل دخل حرف جر دخل فعل تغير الفعل برضه يبقى ثابت على إيه؟ على شكل واحد. طيب هنا بقى ما اقسام المبني؟ ما اقسام المبني مبني على الكسر مبني على الفتح احنا ممكن نحدد هنا مبني على الكسر بدأ بالكسر الاول بعد كده الفتح مبني على الضم ومبني على السكون ثم قسمت المبني قسمت المبني على الكسري إلى قسمين قسم المبني على الايه؟ الكسري الى ايه؟ قسمين قسم متفق عليه. يبقى هناك قسم متفق عليه. ايه هو القسم المتفق عليه؟ كلمة هؤلاء. ما فيش مشاكل فيها. لم يحدث خلاف بين العرب في ك في نطق الكلمة دي. كلهم بينطقوها مكسورة. فإن جميع فإن جميع العرب يكسرون ايه آخره في جميع الأحوال. وقسم ايه هو بقى بيقولك ايه في هنا وهناك قسم مختلف ايه فيه. لو كلمة إيه حزامي وقطامي ونحوهما من الاعلام المؤنث يعني أي حاجة على وزن حزامي قطامي فطامي ده بقى مختلف فيه خلاص وكذلك كلمة أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يوم يعني اللي هو إيه اللي احنا بنقول عليه مبارح وأما باب حزامي بقى حيبدأ بقى يفصل في كلمة باب إيه حزامي حزامي دي بقى عايزين نعمله فيها إيه نعمله نعمله يعني الشكل كده زي ما انا عاملاه كده علشان يتحفظ يبقى نعمل خريطه ذهنيه تكتب كتاب كده في المذاكرة ان شاء الله أنت انتوا هتعملوه هناخد كلمه حزام اهل الحجاز يبنون كلمه حزامي على الايه على الكسر المطلق مبنيه دائما على الايه الكسر كلهم بيبنوا على الكسر يعني ما فيش قبيله فيهم أو حد فيهم بيبنيها على غير الكسر طب نيجي بني تميم عندك بني تميم بقى طيب ماشي عندنا إيه قبيلة وبني تميم عندنا هيا اللي بتنقسم إيه قسمها يركزه بس معيه بعيكاته بتنقلوها يعني ممكن تنقلوها بعد المحاضرة ما فيش مشكلة عندنا حزامي أهل الحجاز يبنونها على على الكسر مطلقا يعني ليس بينهم أي خلاف قبيلة بني تميم انقسموا إلى قسمين قسم بيعربها إعراب ما لا ينصرف يعني إيه إعراب ما لا ينصرف الاسم الممنوع من الصرف اللي هو بيرفع بالضمة يرفع وعلامة رفعه الضمة وينصب ويجر وعلامة جريه جريهما ونصبهما الفتح الفتحه الفاتحة يبقى علامه النصب وعلامه الجر الفتحه والرفع ده ايه الضمه خلاص يبقى هنا يبقى هي عندهم هنا ايه معربه يبقى عند بنو تميم عند بني عند بني تميم ايه معربه طب بس هتعرب اعراب ايه ترفع بالضمه ترفع علامه رفعها الضمه تنصب علامه نصبها الفتحه وتجر علامه جرها الفتحه يبقى هنا هتبقى عندهم ايه معربه انما إحنا هنا عند اهل الحجاز إيه؟ مبنيه ده مطلقا طيب يبقى قلنا يبنوا تميم انقسموا قسمين قسم بيقول لك ايه اعربها اعراب ما لا ينصرف نكتب يعني ايه ما لا ينصرف يعني الممنوع من الصرف الرفع للرفع الضمه والنصب والجر إيه؟ الفتحه طيب القسم الثاني انقسم قسمين <تصفيق> قسم يعرب عرب ما لا ينصرف قسم الثاني قالك لا احنا سوف ننظر إلى الكلمة قالك ان سوف ننظر إلى الكلمة إذا كانت الكلمة بتنتهي بالرأ إذا كانت الكلمة تنتهي بالرأ هتكون مبنية على الكسر كما فعل أهل الـ الـ طب إذا كانت آخرها ليس راء تكون تعرب إعراب ما لا ينصرف يبقى نلاحظ كده إن, ان بانه <تصفيق> <تصفيق> أنا بن نترعوش برد اه نبني تميم كلهم بيقولوا اعراب ما لا ينصرف إلا في ايه في حاله واحده كانت في ناس قالوا ايه لو كان اخرها راء يبقى مبني على كسر غير كده هتكون بردك اعراب ما لا ينصرف يعني كلهم متفقين تعتبر معظمهم بيعملها ايه اعراب ما لا ينصرف صح كده طيب هناخد بقى كلمه ثانيه طبعا هنا هعطيكم امثله على حزامي قال الحجاز بقى بيقولوا ايه بقى يا بنونه يا ب... احنا قلنا ايه يبنونه على الايه كسر يبنوا الكلمه دي على الكسر فعطيك مثلاً جاءتني حزامي جاءتني حزامي نيجي نعرب حزامي بقى عند أهل الحجاز هنقول إيه فاعل هقول هقول إيه اسم اسم اسم مبني على الكسر في محل رفع إيه فاعل يبقى كلمة حزامي نيجي نعرب هنقول إيه اسم مبني على على الكسر في محل إيه رفع فاعل فاعل طيب رايت حزامي بردك قول اسم مبني على, الـ على الـ الكسر في محل نصب مفعول به طيب ومررت بحزامي هنا بردك اسم مبني على الكسر في محل جر جايب لنا بقى شاهد على ذلك في محل جر صح اخي اه محل جر عشان قبلها ب حرف جر طب مين يعرب بالباء كده الباء بحرف حرف حرف مبني على حرف ال... جر حرف جر لا مبني على التكون لا محل له من الاعراب الله طب ناخد بقى هنا بيقول لك ايه البيت عندنا هو اللي هو فلاولا المزع... المزعجاتي المزعجات فلولا المزعجات من الليالي مبني على, الكسر. مبني على الكسر. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك لما ترك المنامي إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي هنا عندنا حزامي جاء في وضع إيه ما يا عربي حزامي هنا ده ده حته بيانات اسم مبني على الكسر في محل رفع فعل. اه اسم مبني او اسمه المبني على الكسر في محل رفع ايه طيب يبقى هنا ما شاهد هنا ما شاهد هنا ان حزامي هنا مبني على الايه الكسر الشاهد هنا بيقول ما شاهد هنا ان هنا حزامي مبني على كسر عرفت منين ان هي مبنيه على الكسر عرفت من اخره ايه كمان انها جايه في وضع رفع ومكسوره يعني جايه في وضع رفع ايه مفروض لو هي عطوة عرب. يبه هنا جي جيالي هنا في البيت بلغة مين؟ الحجاز. أهل الحجاز. أخد بالك؟ يبقى هنا جيالي بلغة إيه؟ أهل, أهل الحجاز. الحجاز. طيب واحدة تقولي طيب ليه ما تكونش بلغة بانية تميمة؟ اللي هي تبقى ما مش من خارفة؟ طيب ماشي هنا دي مش لغة بني بني مش لغة بني تميمة. برافو عليك. مش آخر غراء. خلاص؟ لأن هم بيجروا بالإيه؟ بالفاتحة. لو هي كانت معربة قد عدوها جروا بالإيه؟ الفتحه النقطه الثانيه هنا جايه لي في رفع كان المفروض تبقى عليها ايه ضم هم بيعملوا هم بيعاملوا الكلمه دي بان هي ممنوع من الصرف مم. يرفع علامة رفعية الضمه وينصب ويجر وعلامه ايه النصب وجر الايه الفاتحة الفاتح. يبقى دي الكلمه دي باينه جدا ان هي جايه بلغه مين مم. اهل الحجاز يبقى لما قال مشيت في قوله اذا قالت حزامي فيصدقه هتقولي الشاهديني كلمة حزامي هنا مبنية, مبنية جاءت على لغة أهل الحجاز ها هتقولي كلمة حزامي هنا جاءت مبنية على الكسر على لغة أهل الحجاز فاهمين لغة كده؟ اللي مش فاهم حاجة يقولي عيدها تاني داخلي. طيب طبعا, هو بقى بيبك... طبعا احنا عملنا الرسمة خلاص هو بقى بيبتدأ يتكلم عن الرسم التخطيط طبعا ان احنا نبص كده في الكتاب واحفظ بالطريقة دي طبعا مش هينفع انما لما انا عملها, عملها خريطة ذهنيه خلاص هتلزق دي الشكل دي يلزق معين خلاص هو بقى بيقول الكلام اللي احنا قلناه هنا في الخريطة الزهنية وافترقت بانو تامي من فرقتين فبعضهم يعرب, يعرب, يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وإيه؟ وجرن, وجرن. فيقولوا جاءتني حزامه ورأيت حزاما ومررت بحزاما أسيب لكم الوراء ما تقلوش أنا عزكتوا بتركزي بس معي وأنا بقرأ أوه. لأن لو ف... لو يعني إيه سرحت ثانية حتبصت تلاقي الدنيا أطلق خلاص يبقى كلمة حزامه أول ما شوف كلمة حزامه عليها أضمة كده بقى دي لغة ميه؟ بني تمين بنو تمين طبعا الحاجات دي بقى بتنفع في القراءات قراءات <تصفيق> <تصفيق> الناس اللي بتدرس قراءات الحاجات دي بقى بت... <تصفيق> يعني في بقى في حاجات كده في القرآن برده فيها اختلافات فيه. الحاجات تكون مكسوره على طول اه طب رايتوا حزامة يبقى دي برده جاينه قوي دي لغة ايه <تصفيق> بنيت م لغة بنيت م بنيت بنصبوا بفتحه ايوه بي حزام برده برضو م ان هم برده بيجروا بفتحه ايوه كده واكثرهم يفصلوا بينما كان اخره راء لو القسم الثاني كواباري كواباري لو اسم لقبيله وحضاري اسم لكوكب وسفاري اسم لماء فيبنيه على الكسر كالحجازيين وما ليس اخره را كحزامي وقطامي فيعربه اعراب ما لا ينصرف كده خلصنا من كلمه ايه حزامي خلاص والتلخيص بتاعها معانا اهو نقولهم بقى تاني كده ان عندنا حزامي العرب اختلفوا فيها بعضهم بيبنيها على الكسر مطلقا دائما وهم اهل الحجاز وبعضهم منقسمين يعني اللي هم مين بنو تميم بيعربوها اعراب ما لا ينصرف الفرقه الثانيه بيعربوها اعراب ما لا ينصرف وبعضهم قال ايه اذا كانت بتنتهي بالراء هتبقى فيها خلاف. ان هي هتكون ايه? هنعملها زي ايه? اهل الحجاز مبنية على كسر. ازا كانت ليس اخير هراء. هنعربها اعراب ملا ايه? ملا ينصري. نبدو بقى كلمة ايه? امس. بص برضا كده رسم التخطيط ده. عندنا برضك امس. عندنا اهل الحجاز برضك ايه? يبنوا كلمة امس على الايه? اه يبنونا كلمة امس على كسر. بنوا تمين برضك دول على طول ما فيش اتفاق. بعضهم بعضهم بيعربها اعراب ملا ي يعني عندهم معرب يعني احنا ليه بنقوله معربة لنهبه بيغير ومرة تبقى ضمة ومرة تبقى فاتح وإحنا المتفقين الكلمة إذا تغير آخرها على حسب العوامل التي تدخل عليها بقى دي ايه خلاص. الآخرين بقى اللي هما الفرقة الثانية قالوا ايه ان هي تعرب في حالة الرفع بس إذا كانت جايلي في وضع رفع يبقى هنا ايه تبقى معربة إذا كانت بقى في, في وضع جر أو نص يعني جايب لي حرف جر بأمس امس رأيته أمس امس جايه لي منصوبه اهي يبقى في الحاله دي هتبقى ايه تعرب هتبقى مبنيه على الكسر هتبقى ايه مبنيه على الكسر يبقى بتعرب في حاله الرفع فقط بعض الناس بقى بعض الناس بقى يقولك زعم الزجاج اللي هو عالم من علماء النحو بيقولك إن ان هي ايه ان العرب يعملوا بيبنوا على الفتح وفي ناس بيعملوها كأنها فعل ولكن الكاتب يقولك لو كانت فعل لازم تبينيها بالياء أمس لازم تبقى مكتوبة بالياء ما تبقاش مكتوبة بالإ بالأل ما تبقيش يعني تبقي أمس بس ثلاثين لا لو كانت فعل لأقول إيه أمس هتبقى خيرة ألف لينة أمس يبقى خيرة يبقى بخيرة إيه ياء نما أمس اللي هي الهمزة والميم والسين بس فقط دي اللي هي ايه اللي هي بتبقى بقى فيها الخلافات السابقة دي يبقى اللي هو بيقولك الغائل بيقولك ان هي فعل بيقولك الكاتب لازم ت... لو كانت هي فعل لازم تكون مكتوبة بهذه الطريقة عمشو بقى الرسمة دي بقى هو كاتب فيها ايه اما امس اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك فاهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى امسي س تحتها كسره اعتكفت امسي تحتها كسره يعني هي في وضع اعتكفت امسي هنا في وضع ايه مين يعرف لي امسي مفعل هنا مفعل مفعل... ما ما بعرب اسم مبني تعرفين الاول الاسم المبني الاسم ابن مبني على الكسر في محل نصب مفعول به عندنا ايه وما رايته موز امسي اللي بعد دي مضاف موز موز حرف جر الجار. مز. هي بصة لما بتدخل على الأسماء تبقى حروف آه مز مز ومنز مز ومنز لما بتدخل على الأسماء تكون إيه حروف حروف جر تبقى حروف إيه جر خلاص وطبعا عرفيني حروف جر بيباليها معاني يعني في هنا بتفيد الظرفية زي موز يعني في بتفيد الظرفيه مثلا ممكن تيجي لك الظرفيه المكانيه او الظرفيه الايه الزمنيه موز هنا بتفيد الظرفيه ايه الزمنيه فيها معاني يعني ليها معاني والمعاني دي لا تظهر الا لو دخلت على ايه على كلمه يعني, يعني عندك حروف الجر دي لها معاني جميله اوي رفعنا بعضهم فوق بعض لازم مش فوق اللي هي على على وضعت مثلا القلم على المنضده بسبب ان دخلت على على كلمه المنضده عطت لي معنى لان هي في حد ذاتها ما بتديش معنى هنا بقى عندنا مز تفيد ايه ظرفيه الزمنيه تفيد الظرفيه الزمنيه ولكن هي حرف لكن هي ايه حرف طب هنا امس لما نقول ايه اعربي كلمه امس اسم مبني اسم على الكسر في محل جرس اه قوليها تاني كده اسم مبني على في محل على الكسر في محل جرس خلاص <تصفيق> نك... <تصفيق> هنا بالنسبة للأبياك عايجيلك مثلا إيه يقولك أذكور الشاهد هنا لازم تعرف الشاهد إيه <تصفيق> أنت ممكن بقى تسأل بالنسبة لنا نحن بالنسبة في كلها كناش منحفظها بس أعرف الشاهد الشاهد إيه لما بيجيب لي إيه الشاهد هنا يعني هنا جايب البيت دليل نقرأ كده ونشوف هو بيقول لنا إيه بيقولك قال الشاعر ومنع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي من حيث لا ايه تمسي كمان تمسي, تمسي جاي ايه تمسي دفاعه فامسي في البيت لا ناخد بقى البيت الثاني وطلوعها حمراء صافيه وغروبها صفراء ك قال كالوردي اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس ومضى بفصل قضائه أمس هنا مش عارفه باقي هنا مش واضحة كمت بفصل أو بفصل مش باين عندي انت باين عندي بفصل هنا الصاد بفصل قضائه أمس من اللي مضى أمس خلاص ده بيقول لك هنا الشاهد بقى اهو فامس في البيت نكتب كده جنبها الشاهد فامس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور ده الشاهد عندي اكتبي كده جنبها الشاهد يبقى ليه جاب البيت جاب البيت ده لو هو مضى بفصل قضائه امس عشان يوضح لك ان هنا امس جاي في وضع ايه رافع وبرغم ذلك تحتها ايه كسره يبقى هنا ايه مبنيه على الايه الكسر هي جايلك مبنيه على الايه الكسر دي لغة مين أهل الحجاز. أهل الحجاز لأن الكسر مش موجود في لغة بأيه بنى, بني تاميم ماشي طب وافترقت بنو تاميم إلى إلى أي فرقتين فمنهم من أعربه بالضم رفعا يبقى عندك العرف في حالة الرفع وبالفتحة مطلقا يبقى أنا أعرب ماله أي هنا بقولك فتحة مطلقا والجر برضو بالفتح <تصفيق> هو هنا مش مش مكمل مش مكمل <تصفيق> هو ما بالفتحة كاتب بالفتحه مطلقا يعني <تصفيق> في حاله النصب نصبا وجرا كلمه مطلقا في النصب <تصفيق> والايه <تصفيق> وجر وبالفتح مطلقا يعني ما حددلكيش بقى ما انت عندك رفع يبقى عكس الرفع ايه يبقى فاضل في في اللي, في اللي هي الاحوال بتاعت العرب ايه النصب والجر يبقى بس كلمه مطلقا عشان يختصر ملهوش دعو باللي بيقرأ كلمات مطلقا مقصود بها ايه النصب والجر لا عشان هما كانوا متمكنين في اللغه العربيه يعني يدي اللفظ معروفه يبقى <تصفيق> بالضم رفعا وبالفتحه مطلقا يعني ايه بقى مطلقا يعني في النصب وجر فقال مضى امس بالضم واعتكفت امس خلي بالك هو بيقولك هيخليها اين اعتبى ايه هو هيعربها, هيعربها هنا اعراب ما لا ينصرف اللي هو ممنوع من الصرف يبقى هنا اعتكفت امس لما اجي اعربها كلمه امس بقى اعتكفت انا امس دي اسم لو قالت بصي لو اقوليه كده هتغلق لا دي بقى ايه دي مش مبنيه يبقى ادخل بقى على الاعراب على طول يبقى ادخل على طالما الكلمة عندك مش مبنيه خش على الاعراب على طول فاعل مفعول به اه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لما يجيلك اسم مبني تعرفيني بالاسم المبني ضمير مش مثلا اسم إشارة مبني على كذا تقولي في محل كذا لما لما يجيلك الاسم المعرب تعربي على طول تقولي فاعل مرفوع علامة رفعية الضمه مفعول به منصوب إنه من علامة ايه إيه اسم مجرور وعلامة جريل إيه الكسر هنا طبعا عندنا بالنسبة بقى إيه ما رأيته مز أمسا اسم مجرور علامة جريل إيه فاتحة هاي بقى إيه طبعا وده اه هي برده اسمه اسمها دي ما هو دي اسمها برضو مفعول به ماشي ايوه اه دي مفعول به ودي ايه مضى امس اه امم خلاص خلاص كده بالنسبه لكلمه امس كاتب لك بقى ايه شاهد اخر لقد رايت عجبا مز امسى فيها ا نغضب بقى ان فيها ايه? عجائزا مثل السعالي خمسا. طيب هنا بقى المزة كلمت امسى. مز امسى. معرف بقى الشاهد هنا ايه. وهنا ومنهم من هم هنا مش كاتب الشاهد. يبقى انا عندي فين الشاهد هنا كلمة موز امساء جايبها لي بالايه بالفتح. يبقى دي لغة مين مدو ثاني لان عندنا اهل الحجاز بيعملوا فيها ايه الكثر تبقى باينه عندك في الشاهد يبقى انا عندي الشاهد ان هي جايب له لغه ثاني انا جايب هنا جاي بس جايلك ما مفتوحة إزاي مش منصارة يعني عندي صغير منصار يعني لو أنه منصار تقول عن إيه مجرورة على مجري الفتح هي بسر عن إيه ده الشاه ومنهم من أعربه بالضم وبنيه على الكسر نصب وإيه وبرقنا ومن بني تاني من أعربه في حالة الرفع بس زي ما إحنا قلنا ويبنيه على كسر في حالة النصب وإيه ومين بني تمين. اه ومين هم من هما بني تامين بنيوا ايه? ومين هما بنيوا تمين طيب. اه مش احنا قلنا هون مش احنا كنا قلين اول الفرقة دي الفرقة الاولى بتاع عربه عرب ما لا ينصرف. الفرقة التانية تقولك لا لما يكون في حالة الرفع بس يبقى معها. يعني في حالة الرفحة تقولي ساعل مرفوع على مترافعين ضمن. انما في حالتين التانية تقولي اسم مبني على آآ هنا طبعا هيبقى مبني على ايه مبني على الكسر اه في محل ايه نصب او في محل نصب مثلا مفعول به محل جر ايه مضاف اليه او اي حق او جر بحرف الجر ده ده كل ما انت ده كده كل ده اخره صح اه اخر الجمله اه بقى في بقى يقولك زعم الزجاجي الزز الزجاجي ان من العرب من يبني امس على الفتح وقال ايه موز امس وبيقولك ده خطأ بيقولك ده وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف عند مين معرب غير منصرف عند بلد عندي بلد, عندي بلد. عندي بيقولك بعض بعض الناس تانيين بقى له إيه لا ده ده أمسى في البيت بيت اللي سابق ده فعل وفعله مستتر والتقدير مذ أمسى المساء خلاص؟ يبقى هما جابوه يعني هما استندوا بردك في البيت ده هنكتب بردك شاهد تاني هنا موز امسه اكتبي احنا هنا قلنا خلاص ان هي ايه امسه هنا خلاص عربناها ان هي دي لغة بني تميم وان هي ايه آه آه اسم ايه مبنيين على الايه اسم از دي اس هنا هتبقى ايه اسم مجرور علامته الجر ايه الفتحه في بقى نكتب بقى شاهد تاني تحتها كده الشاهد الثاني؟ ان هناك من قال إن أمس فعل. الآن تحت تحت البيت الشاهد تحت الشاهد تحت <تصفيق> احنا قلنا موز أمس إحنا دلوقتي عندنا موز أمس فيها الأول إيه؟ ما انت ممكن عبارة فيها كذا شاهد الشاهد الأول قلنا إن هي إيه؟ لغه ان هي دي جاءت امس هنا بلغة بني تميم ان هي ايه اسم مجرور علامه جر بالاضافه اه وهناك رأي اخر في بعضهم يستشهد بهذا البيت على ان ايه امس هنا فعل وفاعله مستتر تجيب ايه ثاني لا مش بعض الناس بعض الناس بعض الناس غير بني تميم ب إحنا دلوقتي الشاهد ده البني تميم وشاهد للناس اللي بيقولوا الأمس دي فعل، بني تميم ما ليش إن الناس إن هو فعل. أوه يعني لما جينا نسيم مش بني تاميم. لا لا. لا من أبغى أيوة. دلوقتي بني تميم قالوا إيه، واحد بعضهم قال إيه، بتعرف عرب ما لا ينصرفوا وبعدهم قال إيه، هتعرف بس في حالة الرفع وبعد كده تبقى مبني عكس. لا خلاص كده بني تميم أنا بتكلم بقى في واحد الز اللي هو الزجاجي اللي هو ده عالم نح. بيقولك إن هي إيه أمس مبني على الفتح. بعضهم في ناس تانيين بقى علماء أخرى قالت إن هي فعل والدليل على ذلك هذا البيت اللي هي مز أمس يبقى مز أمس دي هتبقى شاهد لبني تميم وشاهد لعلماء آخرين علماء آخرين قالوا إن هي فعل وفاعله مستتر وتق... والتقدير مز أمس المساء يعني بس كتبت زي والتقدير مز أمس المسيء بصي هنا موز دخلت على فعل. فاهماني؟ يبقى هنا هتبقى في ايه؟ هتبقى اس. هتبقى, هتبقى ممكن تتع... تتعرب إيه؟, ايه؟ هنا هتبقى ظرف. يبقى موز هنا لو دخلتلي على فعل هتبقى ايه؟ هتبقى بعمليه ايه؟ احنا الكلام كله على انفه. ايوه، يعني بصي هنا بقى بصي خدي بالك لما جاب بيقول مفروض طالما انت عجبها فعل يعني هي تبقى كده، تبقى الشكل ده. قوله تاني يعني إذن احنا بعد يعني في الجزئيه بتاعت امس دي اهل, أهل الحجاز وعندك بنو تميم وعندك بقى علماء اختلفوا فيها يبقى أنت عندك كام عندك اربع حاجات أربع حاجات اهل الحجاز وبنو تميم والزجاجي وبعض العلماء الاخرين اللي هم قالوا علينا إن, ان على امس دي ايه فعل خلاص وان التقدير ان هو كتبها بالالف بس هو ايه عشان دي ضروره شعريه مفروض هي الكتب بالإي بالياء فهمني الحتة دي أنا ولا تاني إن عنده كلمة أمس أهل الحجاز لهم رأي وبنو تميم لهم رأي والزجاجي له رأي مش له رأي هو بيقولك هو بيقولك في بعض ال بعض يعني هو بيقولك إيه إن من العرب من يبنيها على الإي على الفاتح هو بيقولك إن معلومة يعني بيقولك معلومة ان هو بعد العرب يبنيه على الايه الفتح وفي بعض العرب بيعملوا ايه كمان بيقولوا عليها فعل بيعملوا كانها فعل خلاص طب احنا قلنا منين انا بفرق على فعل ده تكون بتكون ظرف اه تكون بعمل الظرف هنقول بقى ايه ظرف مبني على السكون في محل نصب هيبقى ظرف مبني على السكون في محل نصب محل نصب الزرف ما هو زرف؟ محل نصب الزرف؟ مش الزرف على كل منصوب؟ اه يا بني دي انت عايز تقولي ايه؟ ممكن تقولي اسم اسم مبني على هتبعيني اسم اسم مبني على السكون في محل ايه؟ نصب الزرف خلاصنا كده من امس؟ ولما فرغت من ذكر المبني ذكر المبني على الكسر ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني المبني على الايه على الفتح مثلته بإيه بأحد عشرة وأخوات تاه مثلته مسلته بأحد إيه عشرة يعني أحد عشر إنه هو العدد من 11 من من عشر إلى عشر الأعداد دي كلها كده لما باجي بعربها عربية كده على بعضها بقول عدد مبني على الفتح الجذعي، عدد مبني على الفتح الإيه الجذعي. يعني عدد مثلا إيه إني مثلاً بصرت يوسف يقول إيه، إني رأيتوا أحد عشر إيه كوكب، لما يجي نعربية أحد عشر كوكب. نعربية الج. هل إحنا ما حصلت إيه. لا إحنا كل ده لسه في المبني. على إحنا, خدنا احنا المبني على الكسر خل... انتهينا من المبني على الكسر حنبتدأ نتكلم على المبني على, الفتح. على, المبني على الايه الفاتح انا خلص المبنيات دلوقتي لا ماشي احنا خلص لغاية المبني على السكون طب بالنسبة هنا ال... النهاردة النهار لو في وقت نخلص نخلص نبدأ صرف ماشي طب هنا بقى عندنا حن... احنا عندنا من من 11 ماشي. او من أحد عشر الى التسعة عشر العدد يكون مبني على فتح الجزء طبعا في فين بيكتبها كده وفي بيكتبها كده انا طيب يقول ايه احد, عشر. إني رأيت أحد عشر. عايزين نعرض أحد عشرة كده أول إيه مش عايزين ننسل بسم عشر أحد عشرة أول عدد مبني على فتح الجزئين في محل إيه بقى في الصورة سوره يوسف <تصفيق> مفعول به أول عدد مبني على الفتح في محل إيه اه حاله نصبي مفعول به يبقى اسم مبني على لا أنا هنا عدد. عدد. عدد او اسم هنا عدد احنا عدد عشان ده جزئين خلاص طب عندنا بقى كل الاعداد بتبقى بنفس النظام عدد 12, و 12. عندنا إسنا وإسناتا ملحق للمسنة ملحق للمسنة ما معنى ملحق بالمسنة يعني تعرب إعراب المسنة طيب عشرة بقى دي هؤل عدد مبني على الفتح لما حل لها من الإعراب سيجن ما من بيقولوش لما حل لها من الإعراب يقول عدد مبني على الفتح وخلاص هؤلاء عدد عب المسنة هؤل Correct 10 هؤل إيه إنا عدة الشهور عند الله إثنى عشر إثنى هنا إنا عدة الشهور عند الله إثنى. يبقى نقول أقوله على إيه خبر مرفوع خبر إنا مرفوع معنمة رفعه الألف لأنام الحب المسن مم. مفهومة يبقى الجزء الاول هو اللي هنعرفه الجزء الثاني اللي هي 10 اقول العدد مبني على الفتح هنا بقى ايه طبعا هيك 10 تحسي ان فيها اضافه كده يعني اسم مبني على الغره تكون لا لا خبر على مين اسم هنا لا اسم هنا بصي خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ايه ملحق بالمسنة يعني ملحق بالمسنة يا جماعه ياخد حكمه يعني آه بياخد نفس حكم المثنى بس لما نقولش على مثنى ليه ما نقولش لماذا لا نقول على اثنا واسنته وكيلة وكيلته مثنى لان ليس لها مفرد ليس أوه. لها ايه أوه. مفرد المثنى بيبقى ليه مفرد طالبان طالب رجلان رجل أوه. مرفوع وعلامه رفعه الالف عدد مبني, عدد مبني على الفتح تمام كده ده كده احنا خلصنا من ايه من العدد عشان هو بس لك مخلص نفسه يقول لك ايه واخواته ما معنى اخواته يوه كتب لك احد عشرة واخواته اخواته اللي هي ايه اللي بقيت بقى الحروف فقالت العداء الى الايه اثني طبعا المفروض الاثني عشر ما يدخلهاش بقى طبعا هو يقولها دلوقتي هو هنا اخرجها هنا ولكن لما فرغت من ذكر المبني المبني على الايه الكسري ذكرت المبني على الفتح ومسلته باحد ايه عشر و تقول جاءني احد عشر من يعرفني احد عشر هنا, هنا؟ ده عدد مبني على في ان عدد مبني على الفتح اردت و... اه. اردت ان اردت ان في محل اردت ان اردت ان اردت عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل طيب أحد 11 رجلا هنا هنا في محل نصب هنا برده عدد على فتح الجزئين في محل نصب 11 محل جر اسم محل جر بس إيه؟ نجد ان بصي 11 ثابته على الفتح برغم دخول العوامل الايه عليها يعني اخرها ثابت برغم دخول العوامل ايه على اختلاف العوامل طيب طب بيقولك بقى ايه وكذا تقول في اخواته وكذا تقول في ايه اخواتي يعني هتقوله في ايه في الاعداد اخواتي اللي 13 14 الى 9 10 إلا, إلا ايه بقى عشر فإن الكلمة الأولى منه تعرب بآلف رفعا وبلياء نصبا وإيه وتجرا يعني تعرب إعراب المسن تقول جاءني إثنى عشر عشرة رجلا ماشي طبعا هنا هتحطي على هنا في حطي فتح على الرأ هل في غلطة هنا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 احنا نقوله هنا.. ممكن أقول له محللة منعرفة مش عايزين نقوله بقى يعني عشان فيها خلاف خليها بقى بنقول كده طب هنا وضي إسمه دي هتبقى. عشان هنا يعني فيها إضافة فيها إضافة ليه؟ مين يقول لي فيها إضافة ليه؟ يعني إضافة لأن هنا محزوفا النون بتاعت إسنان المفروض أقول إسنان صح؟ هزف تحزف نون أنت للإضافة احنا هنقول بس ايه عدد مبني على الفتح هو موجود كده في الكتب يقول لك عدد مبني على الفتح ما بيقولش المحل بتاعها من الاعراب في بعض الكتب تقول لك لا محل لها من الاعراب يا جماعه مروب ال112 اثناء اه لانها ملحق طالما هي اخذت الاعراب يبقى ال10 مش مشكلة بقى ملهاش اعراب لان احنا اساسا بنعرب العددين مع بعض طب واحد قام بالدور يبقى خلاص الثاني ملوش بقى دور صح كده هي قامت بالمهمة بنفسها ورأيت اثني عشرة رجلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا لك حد يقول لك هنا يلا النون يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا هنخليها بقى في النصب لا هي اشكال اكتبي اشكالها لازم ائسنتين انا كده في الاثنتين اللي هي اللي هي بتاعه المثنى بتكون منطوقه حاطط لك عليها سكون اهو منطوقه وبيجي النون بتاعه المثنى بتكون مكسوره اثنين نيني طبعا هنا حذفت عشان الاضافه بتاعه عشر ودي اضافه ال طيب مررتوا بإثنين، مين يعربي لي بقدي؟ مررتوا تا ااا ماهن هوا ديت اسم مجرور بال بال بالباء تعرف كي يجره إثنين؟ ما مجرى له؟ لأنه اه طبعا المفروض لما يجيلك الباء كده أي حرف جر متصل بكلمة بتعريب الأول حرف الجر خلي بالك لو أنت نسيتي عرب حرف جر بتنقص الدرجات. حرف جر مني عرف تكونها محل له من المبنى على إيه؟ الكف على الكف. <تصفيق> أه طيب وإنما لم استثني هذا من إطلاق قولي وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن إثنين وإثنين يعربان إعراب مطلقا متلقيا واروكة يعني بيقولك أنا قلت أخواته وبعد كه قلت إثنين وإثنين علشان أخرج إيه إثنين وإثنين من إيه من دائرة الإ البناء ولما فرقت من ذكر المبني المبنية على الفتحي ذكرت المبني على الايه الضم ومثلته بايه بقبله وبعده. قبله وبعده وطبعا ده بقى, بقى قبله وبعده ليه ثلاث ليها اربع احوال ليها اربع نبص بقى كده عليها هنا شكلها كاتبه لكم هنا ذكر وبعد احنا هنا بالنسبة للمبني عن الفتحة خلاص قلناه واخدنا الجزء اللي هو ال الاثناشر الجزء الاول بالعرب العرب اللي ايه المسلم ناخده بقى المبنى على الضم عندك المبنى على الضم قبله وبعد بيقلك قبل دي امتى تكون معربة وامتى تكون متنينة على قبل وبعد دي اخر حاجة قبل. لا لسه فيه فاضل اللي هي مبنى السبك عايزين تكتبه بهذا الشكل لا المفروض انت قلت لي انت دي عايزه كام عشان نخلص لا انا انا لا ما فيش اكيد انا صراحه ما اعرفش احنا دلوقتي هندخل على قبله وبعده بيقول قبل وبعد بتكون معربه طب احنا طبعا قبل وبعد دي ايه ظرف بيكون منصوب بالايه منصوب بعلامات نصبه الفتحه المفروض يكون عليه فتحه على طول خلاص بي بيقول لك بتبقى منصوب بتبقى منصوبه امتى لما بيجي بعدها مضاف اليه كنا احنا بنحفظ كده بعد المضاف اليه بيجي ايه بعد المضاف بيجي, بيجي الظرف بعد بيجي ايه <تصفيق> يعني انا اتلخبط وانت تلغبط معايا <تصفيق> بعد الظرف بيجي ايه مضاف اليه طيب يبقى عند الظرف بيبقى منصوب اذا جاء بعده ايه مضاف اليه طيب. مضاف اليه ده ممكن يكون مذكور وممكن يكون انا ككلمت عنه قبل كده فمش هذكره هقول ايه لما يجي مثلا انا مثلا سافرت امس سافرت أمس. آه. ماشي؟ أقول إيه؟ وحضرت. فبقول إيه؟ أو مثلا لك متى سفرت؟ قولي سافرت قبل العصر. أجغل سألك تاني متى سفرت؟ أقول إيه؟ سافرت قبل العصري. أجغل سألك تاني أقول إيه؟ طبعا لسه لسه إليها. راح أنا إليه إيه؟ سافرت قبل. طيب فيش المجاو. بس أنا نوية معناه؟ ما قلت قبل كده ناويه ناويه اللفظ نفسه ما انا ناويه ايه هنا ناويه اللفظ والمعنى ناويا يعني انا كل شوي حقولك لك انا سافرت قبل العصر قبل العصر قبل العصر ده بيجي بقى من خلال الكلام بقى بعدين بقى فعندنا اذا جايب لك مضاف اليه بعدها بعد قبل وبعد يبقى في الحاله دي هقول عليها ايه ظرف منصوب علامة نصبه الايه الفتحه طيب اذا أنا لم اذكرها ولكن نويت اللفظ زك... عشان انا ذكرتها قبل سابق واللغه العربيه فيها الإجاز مم. يعني مش معقوله كل شويه ولا... أكل... أكل زيت. زيت. اقول اكل زيد شرب زيد لا اقول زيد وشرب ولعب فاعمل فب... ايه ما اتكلمش عنه اللي انا اتكلمه عنه قبل كده مم. خلاص أخدنا... اخدت بالك من المثال فهمت المثال مم. اقول حضرته قبل العصر يا ابني ايه حضرت قبل انتي بقى فكري انا لسه قيلالي فكري بقى وفوقلي كده لما اقول إيه مثلا قلت سافرتوا يبقى عشان بعد ما اقولها احنا عندنا الظرف بيكون ايه منصوب منصوب دايما بيكون منصوب لو جاي بعديه ايه لازم يكون جاي بعديه مضاف طيب لما انا مثلاً ذكرت المثال ده يبقى في الحالة دي هتبقى معربة اهي ده اول حال طيب انا كل شويه اقول سافرتوا امس سافرتوا سافرتوا قبل العصر ما كنت بكلم حد قول ان سافرت قبل العصر يجي سأني. سافرت امتى هو مش منتبه لي بقى رحت انا قلت له سافرت قبل هو بقى مش منتبه قلت له سافرت قبل بقى عيش حياتك بقى افتكر لان انا ذكرته قبل سابق ذكرته قبل ايه سابق بتلاقيه موجود كده في الكلام انا اتكلمت عنه قبل كده يعني ذكره قبل سابق لا. يبقى هنا عندي نويت اللفظ يبقى انا عندي نية لللفظ لان انا يعني أنا عندني أنا أنا أقوله بس أنا ما ردتش أقوله عشان أنتي تفكرني يبقى هنا بردك هيكون منصوب لأن فيه إضافة يعني نوي إضافة من كل شوية لك سافرت قبل العصر يا بنتي سافرت قبل العصر سافرت قبل ماشي يبقى هنا نويت الإيه نويت اللبس الحل اللي بعد كده إذا لم يكن هناك إضافة لفظية ونوى المعنى اقول ايه سافرت قبلا بس بالتنوين عشان نوي المعنى برضه. نوي برضك ايه المعنى يبقى هنا التنوين ده نوعه ايه لا هنا تنوين ممكن عوض عن كلمه الكلمه عندي اللي هي ايه العصر العصر صح كده فهمتوا دول؟ يبقى لإما المضاف اللي موجود لإما أنا بنوي لفظ عشان انا ذكرته قبل كده مش هذكره يعني مذكره عندي في الكلام قبل كده لإما بحط الـ التنوين عوض عن الـ عن المعنى خلاص يبقى مفيش إضافة لفظية بس في ايه؟ معنى الإضافة خلاص ال ال الرابعة ما فيش مضاف اليه بقى قطعت عن الاضافه اودي ونوى ايه معناها دون اللفظ اي بيقدر كل واحد بيقدر المعنى اللي هو عايزه الله ناخده كده الله الامر من قبل ومن بعد هنا بيقولك اه يا جماعة في هنا ايه كل واحد بقى ايه يفصل على ما على حسب بقى ايه فتح الله لهم فيه ناس يقول من قبل الغالب على حقه هما مقدرينها كده يبقى هنا مش انا مش ناوي يعني انا مش ناوي لفظ معين للمضافئ ليه انا سيبقى كده انت بقى ايه على حسب ما ربنا ربناه يفتحها بقى عليك انا فهمت الحتة دي لا الامر من قبل ومن بعده أنا في ناس قدرها على كلمة الغلط، في ناس قدرها على كلمة تانية على حسب فتح الله بقى لك. سبتها مطلقة كده. يبقى هنا ما ناويتش لفظ معين. يبقى أنا لما أنيو لفظ إيه معين، إنما في نية إيه. في إضافة، بس أنت بقى فصلي على مزاجك. إنما هنا ما فيش تفسير على المزاج أنا أذكر أنا دي قبل كده. يبقى مش عارف، مش ممكن تقولي قبل المغرب قبل المغرب لا. ده قبل العصر أنت معروف. فأنا مكلمة على الموضوع ده جا معه بلي كده. آه. ودي نفس النظام يبقى تلاتة دول. هنا دي بنوي الإيه الإضافة لفظا ومعنى وهنا بنويها إيه في المعنى وهنا بطلقها هنا بقى أنا حذفت الإيه اللفظ يعني مش نوية لفظ معين للإضافة مش محددة لفظ معين للإضافة قبل إيه مش محددة بالزبع إنما هنا فيه نية إيه إضافة, في إضافة بس كل واحد بيفهم على إيه على حسب فتح الله لا إيه لا فهمنا قبل وبعد دي؟ مم. طب نقرأها بقى نشوف هو إيه بيقولك أحالات القب قبل وبعد الحالة الأولى أن يكونان مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن طبعا احنا عارفين الظرف على طول إيه بيبقى منصوب إلا إذا سبق إيه بمن أعطى مثال على ذلك قال, قال جئتك قبل زيد يعني إيه قبل عنقول على إيه قبل هنا خشي على طول عليه لان بص عندنا بصي معايا الاحوال بتاعتنا أحوال قبل وبعد كلها معربه مع هذا الحاله الاخيره اللي هو ايه قطعت عن الايه عن الاضافه لفظا ونوى معنى ظرف زرف اه ظرف هنا ايه بقى بص اجتوك قبل هنا ناخده بقى المعنى لازم اشوف ايه هنا, هنا قبل للزمان ولا المكان على حسب السياق الجمله حسب سياق الجمله اجتوك قبل زيدين يبقى هنا خاصة بايه بالزمان ماشي ايه قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحه زيد نعرف زيد مضاف اليه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر وبعده وبعده حرف عطف. حرف عطف ها بعد, عليه؟ بعد معطوف أو معطوف الزح. منصوب أو معطوف منصوب وعلامة نصبية الدم. لا ما علامة, علامة نصبية مش هنا, هنا بقولك ايه. بعد هنا معطوف على إيه على لا معطوف على قدم. بعده اه انت عندك خدي بالك معايا الظرف هيبقى معطوف على الظرف ولا هيبقى معطوف على زي على الظرف وبعده طبعا هنقول هنقول معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحه بس كده وممكن نقول عليها ما ممكن تقولي ظرف برده ما تقوليها ظرف ظرف معطوف منصوب وعلامه نصبه الفتحه اكتبيها كده ظرف معطوف منصوب علامة نصبيل فتح. خلاص. الهاء بعد إعراب الهاء. دي هنا ضمير. لا. أيو صح ضمير متصل منه. ضمت محل جر مضاف إليه. أيو ضمير أيو. ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. يبقى أنا عندي هنا بعد معربة ولا مبنية. بعد هنا. معرب. لماذا؟ إن جاء بعدها إيه؟ لأنها مضافة أقول لي لأنها مضافة حيث جاء بعدها مضافة إيه؟ يبقى هنا معربة إيه؟ لأنها مضافة معربة إيه؟ إنها خلاص. ومن قبله. هنا بقى جايب لك صورة الظرف لما يكون مجرور هو بقول عليه برضك ظرف بس أقول مجرور بمن؟ وعلمة جريه الكسر والهاء نفس النظام نعربها زي إعراب إيه؟ الهاء في بعدها ضمير متصل مبني على إيه بقى هنا عايزاكي تكتبيها دي مهمة وتحفظيها احنا عندنا هاء الغائب دائما بتكون مبنية على الضم الا اذا سبقت بكسر او ياء ياء مادية. ها افتح ماشي خدوا لنا يبقى انا عندي هنا هاء الغائب بتكون مبنية دائما على الضم هاء الغائب بتكون مبنية على الايه طيب إلا إذا سبقت بكسر. نخضي مثال على ذلك. إلا إذا سبقت بكسر. أو ايه. او ايه. نخضي مثال على ذلك. قول بيه. دي هي الغاء. اه هي الغاء. به له. به هنا مبنيه نقول مثلا فيه عبدوه يبقى عندي هنا الهاء الغائب دائما بتكون مبنيه على الضم إلا إذا سبقت بكسر أو إيه أو ياء ياء ساكن إلا إذا سبقت ياء إيه ساكن في الحالة دي بس يبقى هي على طول مبنيه على الضم مم. طب كلمة بقى قابليه من قابليه اه لأن سبقهات بايه بكسره غير كلمة بعده اه بعده هنا مبنيه على ايه على الضم اه لأن سبقهات بفتح أم. يبقى انا هعمل احفظ بقى القليل ان هي مم. ايه تبنى على الكسر اذا كانت سبقت بايه بي... اذا سبقت بكسر او ايه او ياء ساكنه غير كده هتكون مبنيه على ايه فتح طبعتينا بقى أمثلة على ذلك من القرآن غير ذلك يكون مبني على الضم يبقى هي دائما مبني على الضم إلا إذا سبقت بكسر أو ياء ساكن طيب قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح. قبل هنا ما جاء سأل معربة أم مبنية مرة. معربة ليه لأنها مضافة معربة تقولي لي لك ده الإجابة العلمية تقول لأنها مضافة يعني مضافة يعني جاي بعدها مضاف إليه طيب مين يعرب لي قبلهم كذبت قبلهم يا زمان ام مكان لا تحتمل تحتمل الاثنين ولا تحتمل بس الاقصر الى ظرفيه اه للزمان اه انا دي هتبقى ظرف زمان ظرف زمان منصوب منصوب في محل نصب لا هو منصوب لان ده معرب مش احنا قلنا هنا معرب طالما مضافة يبقى طولي على طول منصوب علامة نصبي الفتح وعلامة نصبي الفتح الحاجات دي عايزة تتحافظ وهم ناخدوا بقى اعراب هم كضمير خلي بالكم من الاعراب عشان عد بصت لقيني ايلالك حاجات كتير خالص في الاعراب فحاول انه انتو اخدتوه النهاردة يتحافظ ما اجه اسأل على طول تبقى عارفة لاننا حديك حاجات غيرها مقدين بنا ناخدوا بقى هم لا مش عايزه الاعراب ده احنا نعرف دلوقتي بقى نعرف الاعراب ده كلكم الاعراب ده كده بصي... هم تتكون من كلمتين هاء الغائب وميم جمع الذكور يبقى كل واحدة يبقى لها ايه اعراب هاء الغائب لها اعراب وميم جمع الذكور لها ايه اه لا الغائب هنعربها الاعراب هي بعد ظرف او ضمير متصل مبني على الضم في محل جري مضاف اه في محل إيه؟ اليه طب ميم جمع ميم جمع الذكور ميم جمع الذكور هنقول على حرف مبني. مبني على السكون لا محل قلت حرف يبقى إيه نقضي قوله تعالى ضمير مبني على الضم ضمير مبني على الضم طيب قال تعالى فباي حديث بعد الله وآياته يؤمنون بعد معربة ولا مبني ابص بعدها أنظر إلى ما بعده معرب لماذا لناه مضاف فمن يعرفها بق فبأي حديث بعد الله آياتي يؤمنون ضف من ذين من مم. صوب مم. وعلم التصبيحات مش قال تعالى ألم يأتيهم نبأ ألم يأتيهم نبأ الذين من قبله من, قبله من قبله نفس قبل نفس الاعراض من مربع ولا مربع المدفع من بعد ما القرون الأولى. من بعد ما اهلكنا القرون بعد ما من بعد ما اهلكنا ليه بعد ما بعدها ما اللي من بعد ما اهلكنا دي مع بعضها كده من بعد المصدر اهلكنا ده من بعد إهلاك. طيب مين مين مين اللي بقول من بعد ما اهلكنا ما من مجرور بمن وعلامه جريه احنا خدناها قبل كده علامه جريه الكسر احنا قلنا الظرف بيكون منصوب الا اذا سبق بمن بيكون ايه مجرور دي الاحوال بتاعته لما يكون منصوب لما ايه مجرور والحاله الاخيره اللي احنا هناخدها دلوقتي اللي هو ممكن يكون مبني اذا قطع عن الاضافه لفظا يعني انا ما اكونش محدده مضاف اليه مش حتى في دماغي مضاف اليه بس بنوي ان في مضاف إليه بنوي المعنى بتاعه وانت بقى بت... على حسب فهمك للاكلام وال... والنقطة دي بت... بت... بتفيد في البلاغة اللي هو إيه؟ شد الانتباه بتحريك الزهن <تصفيق> انت تفكري بقى وعلى حسب فتح الله ولكي بتفهمي المضافئ للاكلام بتقدريه انت مع نفسي طيب من بعد ما اهلكنا الكورونا الاولى يعني من بعد اهلاك القرونة الاولى يعني في اضافة بس هنا المضافة عندهم ايه عبارة عن مصدر مؤول مكون من ماء المصدرية زائد الايه الفعل بلاش ندخل في الاعراب دي يبقى عندي كلمه من بعد من بعد دي ما اهلكنا اكتبي كده اجمعي بين ما المصدريه واهلكنا اكتبي فوقيها بتساوي اهلاك المصدر الصريح بتاعها اهلاك يبقى عندي ما اهلكنا مصدر مؤول مكون من ما المصدريه لو حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الاعراب واهلكنا فعل ماض مبني على الفتح لا هنا مبني على السكون الاتصالي بن الفاعلين هتكتبوا الاعراب ده والمصدر المؤول اديك طبعا لن الفاعلين هنا هتبقى الفاعل مصدر المؤول في محل جر مضاف اليه اكتبوا الاعراب ده بالمره هنقول ما المصدريه حرف مبني مفروض إن مزج العربيه دي كده في الكراسه اه بقى ما هنا حرف مصدري حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الاعراب واهلكنا اهلك فعل ماض مبني على السكون لا مبني على السكون التصالي بناء الفاعلين احنا قلنا الفعل الماضي بيبنى على الايه الفاتح إذا تصل بقى بنون النسوة ناء الفاعلين نون النسوة اللي هو تاء الفعل وناء الفاعلين ونون النسوة بقى مبني على السكون إذا تصل بهو الجماعة هيبقى مبني على الضم هنا متصل بناء الفاعلين يبقى اللي بيخلي مبني على السكون تاء الفعل ناء الفاعلين نون ال نون النسوة هنا متصل بناء الفاعلين أهلكنا ناء الفاعلي طبعا إحنا بن بالنسبة الفاعلين طبعا عشان خاطر نا هنا بتدل على لفظ الجلال بنقول ناء العظمة بنقولش ناء الفاعلين لأنها تدل على الله وربنا فاعلين ولا فاعل واحد فعل واحد ولذلك بنقول على ناء هنا بنقول بقى ناء العظمة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نأخذ الحالة الثانية لقبله وبعده أن يحذف المضاف إليه وينوى وينوي ثبوت لفظه. أو ينوى ثبوت لفظه. في الحالة دي بردك. يبقى أنا نوية المعنى. أنا نوية المعنى ومحدداه حدد اللفظ. يبقى هنا إيه؟ بيون وين ينوى ثبوت لفظه. أنا متكلمة عنه قبل كده. يعني أنت مش هتختارعي ولا هت هتقدري أي حاجة. لا ده هو مذكور عندي في الكلام قبل كده. سافرته زي ما احنا خدنا سافرت قبل العصر سافرت قبل. قبلا سافرت <تصفيق> قبلا هنا عندنا هنا في اول حاجه اللي الحاله الثانيه في مضاف اليه بس ينو... في مضاف إليه بس يعني منو ايه لفظه ولم ومس... يكتب بس انا ناويه لفظه اللفظ بتاعي في عربان الاعراب السابق طيب ولا يناونان لنيه الإضافة يعني تلاحظي أنا بقول إيه سافرت قبل ما قلتش قبلا عشان في إيه إضافة لفظية عشان في إيه إضافة إيه لفظية يبقى ما الدليل أن ما فيش الدليل على أن هناك إضافة لفظية في قوله مثلا في قبل بتاعنا مثلا قلنا إيه سفرته قبل لما عملت فتحة بس يبقى أنا نويا أن في مضاف نويا اللفظ بتاعه يعني كده كأنه مذكور عندي انما لو قلت سافرت قبلا مش نوي اللفظ بس السنويه المعنى مش نوي اللفظ طيب بيقول لك بقى ايه عندنا بقى قبل الشهر بيقول ومن قبلي نادى كل مولى قربه قربته ومن قبلي نادى ومن قبلي نادى ايه الشاهد هنا <تكلمة> لا انا عايز اعرف هنا معربة ولا مبنيه معربة, معربة. <تصفيق> هنا في اضافة لا يوجد اضافه لفظ لا يوجد اضافه ولكن ينوى لفظه ينوى ايه لفظه <تصفيق> فهمها دي يعني هنا نوى ان في لفظ فيه مضاف طب طب ايه هو المضاف اليه <تصفيق> من خلال بقى الابيات السابقة بتعرفي يعني مثلا من قبل ذلك من قبل ذلك نادى خلاص هو قالها ايه بتفهم كده بالمعنى بتتفهم من المعنى من خلال الأبيات انا باخد الأبيات من اولها لاخره بقرأها فبيجي لي دي ببقى بفهم بقى ده انا ايه اخده عنها ايه فكرة قبل كده طب بيقول لك الروايه جايه لي بالخفض بغير تنوين طالما ما فيش تنوين يبقى هنا ناوى لفظ الإضافة يعني هو محدد اللفظ بتاع المضاف إليه يعني ايه اي من قبل ذلك كلام السابق ويقولك بحذف ذلك من اللفظ وقدرناه ثابتا يعني احنا قدرنا انه موجود عندي والدليل على كده ان انا عملت فتحه ما عملتش تنوين يبقى هنا في قطع عن الاضافه ايه لم اذكر الاضافه ولكن في نيه ايه لفظ نيه اضافه لفظ لفظ الاضافه خلاص وخيلي لله الامر من قبلي ومن بعد. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبلي ومن بعد بالخفض على أساس ان هو نو هما بقى بيقوله إيه إن في إضافة في نية إضافة إضافة لفظية في نية إضافة إيه لفظية طب إيه هي اللفظ الغلب كلمة إيه الغلب يبقى لله الأمر من قبلي الغلبي ومن بعده فحذف المضاف اليه وقدر وجوده ثابتا خلاص احذف هنا حنان نحب عليها مكانها معرب معين ما هنا هيبه معرب احنا كله هيبقى بصي كل قبلي وبعد كلها معرب احفظها كده كلها معرب مشكلة بقى لم يجي يقولك طب هنا معرب ليه ابص انا كده هنا من قبل ينادى دي هنا جايلي معرب ما فيش مضاف اليه يبقى هاقول ايه, إيه؟ وما فيش تنوين يبقى يجب إيه؟ إيه المضاف يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يبقى هنا نوى إيه؟ لفظه. لفظه. طب إيه عن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون المضاف ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يبقى يبقى هنا إيه نوى لفظ المضاف إليه حذف المضاف إليه بس نوى لفظه يعني هو محدد اللفظ بتاعه خلاص بالنسبه للبيت هنا بيقولك ان اللفظ المحذوف المضاف إليه كلمة ذلك زي ما بيقولك العقيلة والجحدري إيه إن اللفظ المحذوف في كلمة إيه قبل إيه من قبل الغالب لا لا الأمر من قبل وبعد يقولك لا هنا قبلي بس ما بنهاش على الضم لم يبنى على الضم ليه قالك لا ده هنا فيه مضاف إليه ينوى لفظه طب فين يا عم اللفظ قال لك كلمة الغلق خلاص الحالة التالتة يقطع عن الإضافة لفظا يعني أنا مش بحدد بقى لفظ وينوى المضاف إليه بس عندي نية إيه إضافة ولكنهما ينونان يبقى ناخده بنا من النقطه دي لو أنا مقدرة المضاف إليه لفظا ما بيقاش فيه تنوين. لو انا مقدره المضاف اليه معنى يبقى ممكن تكون ايه في تنوين ماشي طب ما اللي فوق فصلنا انا مقدره لفظ قلنا لما تكون مقدره اللفظ يبقى مش هتبقى في ايه شبه في تنوين يبقى كانه موجود يبقى كانه ايه موجود اهي اهي سافرت قبل كاني قلت العصر كاني قلت ايه كأني قلتها اه يبقى انا مقدره اللفظ محددة انتش بيستفرتي قبل العصر او استفرتي قبل ايه؟ استفرتش؟ لان انا مقدرات مقدرة اللبز بتاعه <تصف right> مقدرة لبزا خلاص؟ طب يعني ايه بقى قدرته معنا؟ قدرته معنا يعني انا في اضافة بس مش محددا مش محددا اللفظ بتاعه يعني اول واحدة اللفظ حزكة اه تاني واحده قدرت معنى دي قدرت اللفظ قدرت اللفظ هي في انا قصدت أفقد العصر انا يعني زي كده, قبل كده. أي. طيب في الحاله دي في الحاله دي تنوين مفيش تنوين اه طب الحاله بقى الثالثه ان انا مش ح... مش هنون لفظ هنون معنى بس طالما نوت نويت المعنى يعني في اضافه هنا أوه. هو بص كده معانا نشوف المثال اللي هو قايله أن يقطع عن الإضافة لفظا الحلة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظاً ولا ين ولا ينوه المضاف إليه ولا ينوى خلي بالك ولا ينوه يعني مش أقول كمان مش أنا مش أحدد المضاف إليه في إعرابين أيضاً إعراب المسكون لكنهما ينونين يبقى هنا ولا هتبقى في نية إيه ولا في نية ولا ذكرت اللفظ ولا في نية إيه اللفظ يبقى يخطعنا عن الإضافة لفظاً ولا ينوى المضاف إليه هنا أكاذب لك هل يبقى لك لا ينوى المضاف إليه ممكن نقول ولا لفظاً ولا معنى بس الحالة الثانية بنيه اللفظ ولا اه. ولذلك ما بحطش التنوين لا نضع تنوين. ده مش بينه حاجة ده مش بينه ولكنهما ينونا لأنهما حين إذن تمان كسار الأسماء النكرون يعني جايب لك اسم قبلاً وبعد دي اسم ناك يعني أنا الحالة الثانية جي حرفات التنوين أيها صح يعني هنا بنيجي نعرب قبلا اقول انها ظرف منصوب وعلامه نصبه فتح كل ده معرب قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا هنا هنا لا هنا قطع هنا بقى إيه قطعة عن الايه عن الاضافه لفظا ولم ينوي ايه المضاف اليه ما نواشي حتى أن فيه مضاف إليه أساسا فساغ ليش شرابه وكنت قبلا بيقولك الشاهد بقى في قوله من قبلا ان هنا قبل مجرورة الشاهد بالنسبة اللي احنا احنا خلاص قلنا اللي هو الشاهد اللي هي من قبل الشاهد من قبل بيتكلم عن من قبل نادى هنا بيقولك إيه من قبل نادى بيقولك أن هنا بصي مجرورة إن جايلك إيه مجرورة وما فيش ايه وما فيش تنوين يعني معنى كده ان نوى ايه الاضافه انما هنا جات لي منصوبة وكنت قبلا جايلك فيها ايه تنوين يعني قطع عن الاضافه لفظا ولم ينوى ايه اللفظ نفسه خلاص طيب نيجي بقى اخر حالة اللي هو بقى ايه وقرأ بعدهم فيه بقى اللي هي, قبل اللي هي حاجة مرتبطة بالحالة التالتة اللي هو ايه ممكن اقول لله الامر من قبلين ومن بعدين جايبلك شكل تامي بس جايب لها لك بقى في حالة دي ايه مجرورة يعني جايب لك شكل جايب لك بيت اللي هي كنت قبلا جايب لك شكلها لما تكون ايه منصوبة وجايب لك بقى وقرأ بعضهم لله الأمر من قبلين ومن بعدين هنا شكلها لما تكون مجرورة بمن بتكون مجرورة ايه بمن بس هنا جايبها لك منونة على أساس هنا ايه كتعة عن الإضافة لفظا ولم ينوى المضاف إليه أصلا طيب الحل الرابعة بقى ان يحذف المضاف اليه وينوى المعنى دون لفظه ماشي يبقى ملوش جعب اللفظ خالص لله الامر من قبله ومن بعده نوى المعنى ولم ينوى اللفظ يبقى ما فيش مضافضه ولا نويت لفظ خلاص بس نويت بيقولك لك نويت بمعنى الحاله الثالثه عمل ايه قطعت الحاله التالتة قطع عن لفظا ولا, ولا طيب ولا ولا ولا معنا. ولا مين؟ ولا لا ولا ينوى المضاف اليه لفظاً هو انا بقول ان يقطع عن الاضافه لفظا ولا ينوى المضاف اليه المضاف هنا مقصود المعنى, المعنى نفسه اللفظة نفسها لف لف لفظه المضاف عن انه حاله ان يقطع عن الاضافه لفظاً ولا ينوى المضاف إليه يعني مش, حالة مش حالة حالة يعني أنا ما عنديش ما حتى المعنى. يعني ما قبل إيه؟ لكن تنوين لا ما فيش تنوين فيش غير حاله فيها التنوين اللي هي الحاله الثالثه بس حالة مبنية على الضمن. حالة الحاله على الضم من حالات بناء الحاله الثالثه المعنى لا بينوي المعنى هنا بينوي هنا الحالة يا جماعة بيقطع من لفظا ولا ينوي المضاف مش ولا يعني معنى ولا لفظ ولا معنى صح واللفظ ولا معنى. إيه مطلقه. مطلقة تنمى مطلقة إيه بخلاص إنما التانية حزف المضاف اللي إيه الحالة الرابعة أن يحزف المضاف إليه وينوى معناه ولا ينوى لبزه الحالة دي بقى الوحيدة اللي هو إيه بيكون مبني على الضم يعني هو لك اختار قبل وبعد من المبنيات على الضم علشان ندرس إيه اللي احنا درسنا دي ندرس احوال قبل وبعد وقول اخواتها اخواتيها قولي اخواتها اردت بها اسماء الجهات الست اسماء الجهات الست اللي هي ايه اسماء الجهات الست اللي هو ايه شرقا وغربا شمالا وجنوبا وفوق وتحت اللي هي بقيت الظروف إذا هنا بقزوا إيه بقيت بقيت الإيه فوق وتحت وراء أمام يمين شمال طبعا هنا, الـ الـ الـ الـ هنا محددلك في الكتاب محددلك الجهات الستة هنكتبهم بالضبط الجهات ستة ليه ال ال ستة الستة هنكتبهم رقم واحد فوق اتنين تحت ثلاثة وراء أربعة امام خمس يمين ست شمال يبقى هي دي الجهات السته اللي هو محددها لنا فوق تحت وراء امام يمين وشمال وما بمعناهم بقى وما بمعنى احده كخلف وقدام عندك امام ليها معنى ايه قدام يبقى انا عندك الجهات السته والمعنى ماشي لجات السته والمعاني هتيجي كده هتيجي مساله وهقول ممكن خلف وراء دي مش ممكن اقول خلف معناها خلف مم. امام معناها ايه قدام يعني تمشي نفس المعنى كل ده بنعمله معاملت قبله وايه وبعد يبقى اي ظرف يجي لي يقطع عن الاضافه لفظا يقطع عن الاضافه لفظا وينوى معناه يبقى مبني على الضم ينوى ايه مم. المعنى قدر انت المعنى بقى هقولهم تاني هقولهم تاني الاحوال دي بس بعد ما ناخدو بس الشاهد لعمرك ما ادري وإني لا اوجلو على اينا تعدو المنيه اولو تعدو المنيه اولو لا هنا بيقولك يعني احنا مش عارفين مين اللي حيجي الموت عليه الأول مين اللي حيموت الأول منية هنا الموت يعني احنا عاديين مع بعض لا أحد يدري من سيموت قبل الآخر المنية حتيجي على مين الأول تيجي الأول شفتي وقفت قلت الأول وقفت عليه على أيون تعد المنياته أوله تعد المنياته المنيات أوله طب أوله هنا فهمها إزاي؟ يعني الاول الأول هل انت في هنا مضاف اليه اول ايه لا اوله يعني الاولويه هتكون لمين اللي هيموت الاول ايوه كده يبقى هنا قطعت عن الاضافه هنا حذف المضاف اليه وما فيش مضاف اليه ايه لفظا مش مقدره مضاف اليه صح كده انما ممكن ننوي إيه؟ المعنى طب نقول ايه المعنى هنا ممكن نقول إيه؟ أيون تعدو المنيات أول م? قدري بقى أنت قدري إيه أول وبيقولك نول معنا لما مع ستة؟ أول هنا أيوة مجهة الست يعني قبل من قبل التالي أول هنا بمعنى قبل أه. أول واحد أه. يموت يعني من قبل التالي بس أنت بتفسري إزاي المعنى؟ أنت بتفسري المعنى أو بنما ما قدرتيش لفظ معين. لا يبقى, لا. هنا. يبقى هنا ايه دي الحل الرابع. يبقى أنا بفسرها زي منا زي منا عايز مش مش ما فيش حاجة محددة. خلاص؟ بقولك وقال آخر إذا أنا لم أمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء وراء وراء. هالشاهد هنا؟ اللي جات كلمة وراء هنا مبنية على الضم لأنها قطعت عن الاضافة تقولي كده تحفظي قطعت عن الاضافة هتقولي حفظة المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولكن نوى إيه معنى إذا هتحفظي الحالتين ولما تشوف الضمة رح عيل لي الحالتين ولما تشوف الضمة هتقولي الإيه حالة حفظة المضاف إليه ولم ين ولم ين معناه لفظاً وإنما نوى نوى معناه إيه معنى دي الحالة الرابعة دي مش هتنسى طب طب والحالة الأولى هتتنسى لا دي أصم ده ذكر, ذكر هقول عليها مضافة مضيفة. طب والحالة التانية ذكرها قبل كده هقول هنا نول إضافة لفظ نول إضافة إيه لفظ طب قبل سابق طب والحالة التالتة حالة التالتة إنه هو بحاجة في مضاف إليه ولم ينوى ميه الدليل إنه هو لم ينوى اللفظ إيه إنه فيه تنوين الحالة تالية إليه زي جاثرته قبلها صح؟ اه الحاله الثانيه الثانيه الحاله الثالثه قلت سافرت قبلا قبلا المنونه وضمها قبل ودبع قبله. طيب ناخد بقى كده بيقولك ولما فرقت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم مم. تقول جاءني من يعني بيقولك ذكر من قالبنا من في فرق بين من ومن من هنا ليه الاسم مصول ما معنى خلاص بمن وكم لأنه هو بيتكلم عن الاسم بيتكلم عن الايه الاسم يبقى تقولي من كم ومن تقول جاءني من قام يعني جاءني الذي قام نيجي نعرف من هنا الذي الذي ضمير لا اسم موصول اسم موصول مبني على ال على التكون اه في محل المحل من اللي جاء من في محل نصب مفعول بحل رفع من اللي قام بجاء محل رفع محل... فاعل فاعل طب عايزين ناخده كده بال... قبل ما نختم ناخده بس اعراب جاءني ناخد اعراب جاءني جاء, جاء, جاء. ده فعل ده فعل ومتكلم ودي مبنيه على الفتح اه فعل امم الفعل الماضي مبني على الايه الفتح طيب النون, النون. النون الوقاية. أيوة نون الوقايه نون الوقايه لا ما تقوليش نون الوقاية تاكل فعل منكسر وخلاص هقول نون نون الوقايه تكتبي كده نون الوقاية حرف حرف مبني على السكون على طول لان ده اللي بياخد الكسره النون الوقايه دي عامله زي الدرع الواقي أو او اسم أي ودي على طول بتاخد الكسره بتاعتها الايه اقول علي ايه حرف مبني آه مبنيون على الكسري لا محل لها من الاعراب المتكلم بقى في محل في محل في طيب ورأيت من قام ومررت بمن قام بصي العوامل مختلفة العوامل اللي دخل على من مختلفة اللي جاءني ورأيته ومررته وبرغم من ذلك من لم يتغير آخرها لازم هي. آخرها لازم تغيير يكون على إيه يا طيب فنجد من ملازمة للسكون في الأحوال السلاسة وكذلك تقول كم مال كم مالك كم مالك كم مالك وهنا هنا مالك أنا من يعرب لي هنا بعزين يعرب كم كم نعود كم مالك كم مالك طب دي عن لا اسم استفهام اسم استفهام ايوه مبني على الايه على السكون في محل رفع مبتدا طب هي كم دي مع هي كم زي ما اه اسم اه طيب كم عبدا ملكت يعني استفهام ام وكام عبدا ملكت من هنا بقى كم هنا تعرب ايه وكم. تقدير الكلام ايه ملكت كم عبد اسمه لا ملكت انت كم ملكت كم عبد في محل مصر؟ مفعول به شوفي عشان هي جايبه جايه ليه في الاول حضرتك ده مفعول به كيف ياتي في اول الجمله لان ده اسم استفهام واسم الاستفهام له الصدارة يعني له الصدارة لازم يجي في اول الكلام لما اجي من, من قام من قام من الفصل اسم استفهام خلي بالنا من ممكن تيجي لك اسم وصول ممكن تيجي لك اسم استفهام واجي بالنا لما اقول من قام مين يعرب لي من يعرف من قام هنا من قاما من هنا اسم استفهام بقى ماشي اسم استفهام مبني على السكون مبني على السكون في محل في محل في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا وقاما هنا فعلنا مضي مبني على الفتح وال والفعل ضمير مستتر تقديره التقديره وهو والجمله ومن اه محل والجمله محل من الفعل دا. والفعل في محل رفع خلاص طيب نكمل طيب بكم ديروها من بكم ديروها من اشتريت بكم برضه الباء حرف جر ايوه الباء حرف جر مبني على الكسر لا له من الاعراب وكم اسم استفهام مبني على السقون في محمد طيب هنا بقى بيقولك اللي إحنا الإعراب اللي إحنا أعربنا دلوقتي بيقولك في المثال الأول كم في المثال الأول كانت في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش يعني الأخفش بيقولك إيه أعربها لا يا جماعة منقولش قولش عنها مبتدأ بيقولك إيه بيقول مالك مال دي مبتدأ وكم هنا خبر بس خبر جاي مقدم يبقى سباوي بيقولك إن كم مبتدأ الاخفش يقولك لا كم خبر ومالك مالك كم مالك هقول مالك هنا هتبقى ايه هتبقى ايه مبتدأ مم. يعني في خلاف طب في اه يبقى انا لما يجي لك بقى كم مالكة بتروح عاملالي العربين هتقولي عنده سباوية هتقولي كم هنا ايه مبتدأ مم. وعند الاخفش هتكون ايه خبر صحيح. خلاص ها مش الاثنين هيبقى تشكيلهم واحد او تشكيلهم بالضم يعني المفروض يعني هم في رفع وخلاص انا نضمهم رفع مش مرفعين هم في رفع لان هي مبنيه كم مبنيه على السكون فيها تبقى في محل رفع وخلاص طيب انما في خلاف بين بين العلماء علماء النحو سيباوي يقول لك لا دي مبتدا يعني هنا في محل رفع مبتدا بصي كتب لك في موضع رفع يعني في موضع يعني في محل بصي كده مكتوب ايه في موضع رفع بالابتداء يعني في محل رفع هذا بالك عند سبوي وعلى الخبرية عند الأخفش. طيب ناخده اللي يجي وكان عبدا ملكت بيقولك ايه وفي الثاني في موضع يعني في محل نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها يعني مفعول به للفعل اللي بعده له ملكت وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي سا في الأحوال الإيه الثالث طب يعلق بقى أنا ذكرت إيه بيقولك أنا ولما ذكرت المبنيه على السكون متاخرا خشيت من وهم أو خشيت من وهمي ان يتوهم احد يعني انه خلاف الاصل فدفعت ذلك الوهم بقولي وهو الاصل يعني بيقولك إن البناء هو الأصل سبحان الله كذا انتهينا من اين المبني حد عندها اي فعل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك